الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى النجم معروف نجم في السماء وأيضا يوجد نجم في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له يبقى ما تنسى على الأرض كده فيه نبات له ساق وفيه نبات يبقى على الأرض كده فنجم السماء عارفين ومن النجم بتاع الأنم ونجلك الشاعر العربي من محب يدينا للنجم المعنيين دولي يجيبهم في مت واحد فبيقول لحبيبته وراع النجمة في سيري إليكم هذا سير بالليل إنما النجم علاماتهم وبالمجمهم يهتدون كانوا يهتدون في سير الليل من النجوم يقول اجعلها علي يمينك اجعلها نصبحينك اجعلها على التمان. حياتي لما يقول إيه خُزَ بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريقه يعني يطرح لهن نحيان يطرح لهن نحيان بقوا أعلامات وبالنجم هم يحتدون والنجم الثاني اللي هو ال النبات اللي ملو الساق برضو اسمه فبقول أراعي النجم في سيلي إليكم عشان يهديني للطريق ويرعاه من البيد جوادي وجوادي يمثل وكذا على الأرض يقل فاخد النجم لإيه بمعنين اسمه الاستخدام الاستخدام يعني اللفظ يكون له معنين اثنين مش تعمل مراتنا فيه معنى كده ومعنى وفيه آه في القرآن تدلك على دقة التكوين الإلهي للقرآن الشمس والقمة وبحسبان والنجم والشجر يزددان طيب الشمس والقمر يناسبها النجم النجم اللي هو في السماء طيب والنجم والشجر والشجر يناسب النجم بتاع الارض يبقى كلمة النجم اللي موجودة في السورة خدمة والشمس والقمر والنجوم وخدمة والشجر النجم التالي يبقى اللفظ استعملة وخد المعنى دا والايه والمعنى دي النجم هو وبالنجم ولذلك فربنا قول فلا أخسبه بمواقع النجوم وانه نقشم لو تعلمون عظيم طب وعلامات انهم هم يتدون يبقى اذا النجم كان بيعتدوا بيه الى الى اماكنهم اللي هوى النجم طقت يبقى ما... انمنعت الهدايه ولا لا ده ربنا والنجم اذا هوى النجم اللي بيهدي الناس الى الطريقه ان كان يهوي تمتنع الفايده بتاعته لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غواه وإن فقف النجم اللي الناس بيه لأن ده نجم بيهدئ للمجديات إنما نجم, نجم محمد ده نجم هو اللي بيديله يبقى ما بيسقطش أفضل وإلى لقاء الآخر إن شاء الله بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فانا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وأنا أستغفر الله عن أحاديث الحلقات الماضية في أني أوجزت في هذه المعاني حرصا على أني أريد أن أتمم بحول الله كتاب الله في حياتي ولكني عتبت في ذلك فقال فقيل ليه الموت له أجل ورزحك من الله له أجل ولذلك أعوذ فأقول كلمة النجم وردت بمعاني سلاسة المعنى الأول هو نجم السماء وقد ذكر في القرآن مرتين وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذا هو النجم السماوي اللونة فالنجم القرآني الذي ينزل يشترك مع النجم السماوي في أنه للهداية بس النجم السماوي هداية في مقونات مادة الحياة لأن يعرف به الجهات فإذا كان مسامتا للرأس يمكن للإنسان أن يحدد الجهة التي هو يخصدها بشمال وشرق وجنوب وغرب وإذا كان عاليا عن سمت الرأس ما يدينيش هداية إذن فهدايته لك بالأمكنة لا تتأتى إلا بأن يهوى من علوه شيئا في الحركة إلى أن يسامت الرأس جنب فإذا سامت الرأس تستطيع أن تهدد به إذن فهو يهوناته النجو ينفع ساعة الهوي أدعي نجم السم وأما نجوم القرآن فإن القرآن لم ينزل جملة واحدة ولذلك حينما قالوا لنا انزل عليه القران جمله واحده اعتراض ما ينزلش القران جمله واحده زي التوراة والانجيل ليه لذلك ليه عشان بيقول احنا نزلناه كده لحكمة وهذه الحكمة ايه نزلناه ترتيلا يعني ما نزلناش جمله واحده لان كل ما اقتضت بصلعه الحياه حكما انزلنا فالحكم ينزل وقت الحاجة لأن الحاجة اللي تيجي وقت الحاجة تؤدن فيه ما يتجيني ساعة من عقشان أجزخانة الدين الدواء اللي أنا عايزه الآن انما أنا أعرف بيتي أجزخانة طويل لما يجيني استضاع مع رش الدواء نهو فلكن لما يجيني وقت الايه ينفع لي فنجوم القرآن نزلت حسب احتياجات الحياة لأن فيه أموم عدلها الله للتشريعات السابقة وأموم استجدت في هذه التشريعات كل تشريع يأتي بايه لحكم مثلا للخمر كانت عادة غير العبادة دي لأن العبادات نزلت مرة واحدة بدون نجوم كل واحدة كده. ولا فيهاش تدرك لكن ما يتعلق بالعادات والعادات لها أحكام في أخلاق الناس وطباعات دي ما تنزلش مرة واحدة كده إخلاعوا من عبط مرة واحدة لا ولذلك من شاد اللي بقول لي أن تبتشفى الدخان كتير قال لك ما اغضرت بالطلب قال خدوا تدريب يا أخي بدل ما تشرب عشرين سجابة اشرب عشرة اشرب خمسة واخذها كده اهو القرآن نزل بالسجنة في العادات فالخمر اللي معتدينه يشربوها وجسرهم مسمم بها إما شربها يهبها وإن شربها يهبها لكنهم معتدينها لهم نزلها ايه؟ بالتدريجة كده نردها يوم يقول له ده اسألوا لك على كل مخاوم ثم يسر الخمر والمثل هل سعرت يجمع اسم كبير ومنافهم الناس انما قدم الاسم أكثر منفع والشيء في الحياة يقاس بترجيح منافعه على اسمه هذه فيما اسم كبير ومنافع الناس ولكن إيه؟ اسمه ما أكبر من نفعه يبقى معناه العاقل يعمل ايه بقى <تصفيق> العاقل يروح للنفعه أكبر لكن ما فيش حكم هو نصح بس في ترق بين النصيحات والحكم ولكن ما وبعدين بقوا أشياء شوية الناس يبطلها لعقلاء الأول رس بطلهم والناس اللي لسه برضو عليهم متملكة منهم العالمة وبرضو يشربوه إلا أنهم ساعتا يصلون كانوا برضو يجوا سكارة شوية فيهم لسه متخضرين فواحد مرة بيره فسمعه جاره يقول قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون من لخبطت الخمر للسانه فانزل الله ما تشابوش الخمر لا تقربوا الخمر وأنتم إشتلاة وأنتم سكارا حتى تتبينوا ما تخلوه قال أليه أحد فمدة السلكة كيف نرى الصبح والدهر والعصر والمغرب وليش لما يرعد يتنع على الخمر في هذه المدد هي على أن يتركها في مدة من لما يجي حرامة تبقى التحريم إيه تبقى التحريم سهل وبعدين بقى اجتمعوا في العليمة وشربوا خمر فهاجت الناس على بعضهم فلما هاجت بعضهم مسكوا عدم الجمل اللي كانوا بيأكلوه وضربوا بيبعض فشقت الروس ونزلت الدماغ فجاء القوم الذين لم يشربوا وأكر صفوهم بهذا الحدث وجاءوا لرسول الله قالوا ما رسول الله بيّن لنا في الخمر رأيا شافيا فنزلت ايه انما القنب و ميسر والانصاب والازلام من الناس و من الشيطان تحرفا فتم و انتهى كل شيء يبقى اذا اللي هتعلق بالعاده كانت بتنجل نجوم واحدة, واحده واحده ما كانوش بيورثهم الاباء اباءهم الان ليه المال يروح بمن يديه على كيفه لكن والآباء مجبرين من الحياة والأبناء موجودين لسه فكانوا يقول لدول من خلاص انتهت يعني أجالهم أرى يبقى أبنى الشحيم فقدوا لما لكم فجعلها وصية بس وصيكم الله وبعدين لما استقرط المسألة وعرفوا لفها جاءت حكم البن فإذن نجوم القرآني هكذا كل نجم ينزل لحسبه مصلحة فهل لو لزلناه جنة واحدة ولما رطلناش ترطيل كانوا يأتونك بمثلة يقول لك ايه يا أخوة الحكاية دي اما يقولوا ربنا يرد انما لما ينزلوا جنجا واحدة حيقولوا انت ويرد انت واذا قالوا ولا يأتونك بحسلة إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلها يبقى هذا السبع في النجوم هل هي نجم القرآن وذلك نجم الصماء أما نجم الأرض فما علاقته بهذا بالهج ده في هج دك في هج مادة في هج قيم طيب نجم الأرض ما هو نجم الأرض نجم الأرض هو النبات الذي ينبت ولا ساق له مفروش على الأرض بالتالي يبقى شجر فاللي مفروش على الأرض لأول شيء ينتج ولذلك إذا رفضت على جبل تليني أجرت فإذا أمطرت السماء تمشي عليه بعد أسبوع تلاقيه إيه إخضر كله والأرض اللي كانت جابة إيه ابتدأت تخضر إما تخضر من زرع بذر تموه تخضر من, من بذر اللي لم تعرفه أن دي الجبه لأن الريحة يحمله بيحمل لقاح الزكورة والنوس فالما توجد الماء يطبع اللي على الأرض عمر قصير تقدر تنتفع من بعد أسبوع يقوم لما يجي جد الناس سيترحل الشجرة يسمر بعد كم سنة تقوم الناس انت ترعى النبات النجم ده ترعى وانتو برد ترعوا منه بس الحاجات اللي هي خيارة طمطنة مقدوس فجلة الحاجات اللي هي. لكن إذا أكلها الحيواني فقط برضو الحيوان حيديك إيه لبن تشرب ولحم تاكله ونش عارف إيه فيبقى النجاج من اللي جاي في الأرض دي إيه إسعاف للناس إسعاف للناس في إيه في حياتهم فنجم السماء إيه إسعاف للقياة للمادية ونجم القرآن إيه إسعاف للغذائية ودي معناها إيه إسعاف للإيه للغذائية تعلم أن الشجر يكبر ويدنا بيه يكون يمتفعهم وإيه وكله والنجم دي في القرآن بصور متعددة واذا النجوم انكدرت السماء لتاهت اذا السماء هي فاز النجوم قدت واذا النجوم انكدرت وبعدين علامات وبالنجم هم وبعدين الشمس والقبر وحسم والنجم والشد يجذدان ده كده في السماء ما شفناش على النجم القطبي ما دام علامات وبالنجم هم يهتدون يعني اذا بالنجم الاول النجم القطبي اللي لا يزال إلى الان هو مقياس ومرجع الجهات النجم القطب يمتغل الشمال يبقى ميعرف النجم القطب هنا يحبها الشمال و هنا الجنوب و عند الشر وهذا يبقى هو ربنا قالك والنجم لأجنس والنجم النجم خد المجمش إيش الحساب العليد ، قال ليش النجم إيه قطب خده من قمان ما قالش و النجم لأجنس و كلمة النجم تطلق مرتها ويراد بها الهندس و تطلق مرتها ويراد بها الجمع و كمكن مفرد يطلق به الجمع والمفرد له في القران صفه مثلا الحق يقول في القران والعصر ان الانسان والانسان مفرد لا في خص الا الذين امنوا طب بيستثني جماعة من مفرد <تصفيق> يبقى يعني كل انسان يبقى اذا المفرد ياتي بمعنى الايه هنا يعني كل اولاد ما تسمع فهمت دي خلاص والنجم إذا هوى عرفناها النجم لما يوهن يعرف به لما يبالى النجم قطبا يعرف نهتدي به والنجم في الأرض نعرف نتغذى منه ويسعفنا ويعمل لنا مش عارف ايه تابح مننا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى النجم قسم ولله أن يقسم بما شاء على ما شاء لأنه هو اللي يعرف عظمة اللي مقسم بيه والنجم له أشياء كثيرة ويقسم بالطور له منافها كثيرة يقسم مثلا بالملائكة لهما يقسم بالزاريات لها مناف يقسم كل حاجة كل قسم من الله الله الذي خلقه ويعرفه ايه ما نفعته ما يقسمش للحاجة لها علاقة بالكل زي ما قال والليل اذا سجع انت قسم شيء من الزمان وهو الضحى وبالليل والضحى والليل متقابله لان ده ليل بنهدأ فيه ونسكن وده نهار بنكدح فيه وكل مكادحل بالنهار يجب يرتاح بالليل فالضحى للكاتر والليل للسكون يبقى فيما لو أن النهار صار مت ما قلنا كاتل حكاة باية لو أن الليلة صار مت كاتل حكاة باية يبقى لازم فيه ايه ليل ونهار تتعب في الليل نجب تقوح تستريح بالنهار ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما تستريحش بالليل ولا هو ايه لا تقدرش تشتغل الثاني يوم وذلك إذا جد على الإنسان مصلحة استوجبت عدم نومه ليلة على بعضه ثم استعنافها النهارة بالعمل يظل عمله مختال مش مظبوط ويمكن ينام لنتين بعدها ويومين على ما يرجع نفسه يبقى وضحى والليل إذا سهل أقصى الله علشان يدي برضه قضية إيه أخذ من الكونيات اللي هي وضحى والليل قيم اللي هي إيه وما خلق الذكر والانثى ابو الضحى والليل والذكر طب هو الذكر والانثى ايه قال لك لان الله يعلم ان هيجي جبل في مساله الذكر والانثى وكمان لازم تاخد حقوق الرجال وتبقى زي الراجل وتبقى بيبقى دي قال لك لا وما خلق الضحى والليل اذا سجى والليل, والليل اذا الليل أه؟ والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى هذا موضوع Thrach والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق Zeitra دبهم بعد الليل والنهار زكرا نقولين لناس يحملنهم متعاندين يقولو لا زي الليل والنهار مش متعاندين ده متتاكدين على معنى الواحد يدكيكا راح عشانتها كذلك الزكرا يقولونتما مش متعامدين مش متعاندين إنتم اللي عملتهم متعاندين إنما هما متتاملين الرجل هو اللي بكاتح والمرأته للسكن وذلك نسمين الفوتكم مزواجة ايه؟ بطفوله اليها وشوف لك الطفولة وتحبل عشر تسر سبع في دلوقت ابطره على انه في زمن الحملة يبدو أجاد. في زمن الولاد يبدو اجادي لا. الله لان دولهم بشقة تاني وهذا حملة تسعة تشر وتربه وتشخف وتأكل زمن اه فاديا هذا للسكن دي للسكن والراجل الكفح في الحياة للمشاطات وهي كل عمل شاق وما قال ليش النساء يتهابت عليه <تصفيق> نفس النساء يتهابت على ذلك على مكاتب <تصفيق> إنما اشتغلوا سوئين و... وتنبلات سوئين تراث ال... راحوا لمناجم ايه <تصفيق> الحكاة عايزين بس الحاجات الرفاة طرف وانزحوا ويعودوا. وبعدين برضو ياخذوا على المكتب الباني والملوخية ويأطافوا فيها فربنا بقولوا خلق الذكر والأنسة لا تجعلوهم متعاندين إنهم متكاملين بس كل واحد له ايه كل واحد انك اقرأ بقى ثاني كده والليل إذا يخشى والنهار إذا تغلى وما خلق الذكر والأنسة إن سعيكم لكت كل واحد له السعي مخطوص فبتن قلوه السعي ده هنا ده وإلا فتدت الايه الحياة كما ترونها الآن الحق سبحانه وتعالى بيعطينا من الاشياء اللي الماديه من اللي القيم اشياء ايه اشياء مادية. الله سبحانه وتعالى حينما شاء لنا بالنجم اذا هوا ادي الشيء موجود لنا ونشوفه كل حاجه والرسول بيبي ديت الله ضل صاحبكم وما غوى هل النجم لما هو عشان يهديكوا والنجم القطر لما ظهر عشان يهديكوا كان جاي يضلكم ولا يهديكم فانا خلقت اللي يهديكوا فأنا بنزل لكم الرسول اللي برضو يعمل ايه <تصفيق> حين وما ما أضل صاحبكم وما هو الضلال اولا الضلال انا تتبين لك طريقا الى الغاية من اولا اولا <تصفيق> <بلعب. تصفيق> <بس تعرف. تصفيق> اولا ما تتعال النبي مع محصل طب وهز الحق سبحانه وتعالى لم يقل في صورة الضحى ووجدك ضلا <تصفيق> هذا هكذا رقف المستشرقون لأن القرآن متناقض بينما يقول ما ضل صاحبكم وما غوى ثم يثبت في صورة أخرى ألم يجد كظال فهذا إيه بقى الحكاية هذه بقى لما ضل شون طبعا هؤلاء المستشرقون يستقبلون القرآن بوعي الناقض بلا بوعي العابد ينعزين يعمل أي شيء ودول بيقولوا في بلاد بلغاتهم وتنتهي المسؤوله العيب بقى مش فيهم العيب في من ينقلون ثقافه المستشرقين والغرب الى مصر هم ويكونوا مسلمين هم المسلمين لان لما اجي للمستشرق بقول كده اقول لك كافر ما اللي على كيفه انما لما اسمع رسول كده بقى يمكن يترك شبر في اعمال الناس يقول له انتم ايها الناس الناكلون والقائلون غير فاهمين للشيء لأن في حياة اسمها الجهة منفكة الجهة منفكة يعني ايه يعني ايه الجهة منفكة قال لك ولكن أكثر الناس لا يعلمون نفت العلم ولا ما نفتوش ثم قال بعدها يعلمون ظاهرة من هذه الحياة يبقى لا يعلمون بواطن الأمور وحقائق الهد يعلمون ظواهر بسر انهم يعلموش الكل بس لا يعلمون هنا لها معنى ولا يعلم ويقول له الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول ليس الله عزمك وما رميت إذ رميت رم... ما رميت يبقى ما رماش وإذ رميت رم قال لك وده تناقض يقول له برضو في جهة ما معنى الرم الرم يقول لك لأنه يبقى حاجة بتفك كده وترميها كده عشان تأذي بها الغير رسول الله اخذ حبه حصى كده في كفه ونمل انما هل اوصلها الى كل الجيش يبقى الرسول عمل شكليه الرمل ولكن الحق وصلها إلى كل الجيش الله الله الله وما رميته اذ ولكن الله فانا الله رب يبقى ايه الجهم انفك خالص او ما كانش ضال ويلاق تقول ان كنت ضال مين ضال زي بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم النشأ في أمة أمية وأمة بدوية لم تتعلم علما وبكيت على فطرتها في استقبال قضايا الحياة تمشي بجمالها ورحلها عشان شوية زر ولا تزرعش عندك دي دي تغير على ده دي غير على ده لما ليسه؟ لأنه في جوة وماذا العجيب انه يجير على واحد ياخد المشيه بتاعته وقدانه يدف بالليل يدبحه الله فأمة أمية هذه الأمة الأمية نزل فيها الرسول لحكمة ما هو واحد يقول لك لماذا ما نزلش في أمة مستنيرة لماذا؟ قال لأنها ستأتي بأشياء عجيبة. هذه الأشياء العجيبة هو هم أميون كل أمي ما استفدش حاجة من حاجة من اللي جابها محمد الزايدون يبقى أمي بالنسبة لتعلمه من البشر لأن تعلمه من الحق ماخدش حاجة من البشر أبدا يبقى الأميات فيه شرف الأميات فيه شرف يعني مش معلم أنتم مش معلم أنتم معلم ربا ولكن الناس اللي يبقون بيعلمهم علم بعض اد واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم معلش وهو وهو غلام راح يجيبوا احجار للكعبه احجار ينمموا بها الكعبه والغلمان بقى بنسخرهم في عايز يروح يجيب حجر ويجيب حجر يوم. فالغلمان كلهم لما راح يجيبوا الحجر الحجر الكبير ده تعبهم كده قام كانوا كده ويحطوها هنا تحت الحجر جيد محمد وهو في الصيوم يشير التوب فسمع خائلا يقول عورتك يا محرم خول السغلام طوب الله يبقى ما اتبعش طريق الضلال في كشف العورة هو استعجب دول بيعملوا كده ودولهم بقولوا فلا بشوف الغالي جاي وش عارف ايه بقول نيه بيعمل ايه قال لك وهو فتح خمارة وبيديهم اللي يضربوا خمر بقى والرجال من العاديه يجيبوا ومش عارفين طب والله وصار فعلا طب ما ده مش هو اصلا عامل رتائل للنساء خيام للنساء صغيره كده يريح نفسه جنسيا ان هو رايح وبسفيان كان عامل له الحفله دي يعني ده عاره هذا طريق وما جابش اللي ماشي يجيب وناس لا يبعدوش ازاي الورقة والتالي بيبردوش. الطريق ملتب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش عارف فلما يأس من حركات الناس عمل ايه؟ اراد ان يخلوه من الناس مش غادر فهم لمطعم مثلا يطعم الناس ويعمل مش عارف يبتعوا حاجات دي دي وناس يسطوا على الناس يخذوا الله من هول صح فراع على غير خراوة لم أعجبتوش حركة الناس وهائسة من إصلاحها لأنه غلال ما يعرفش عاجل أم هاجرهم وضع على الحراء اختلع عن الناس بالله وأنس بالله شنعوا بعدين كان أهلاً لأنه يسق الوحي كان ضلاً في الدنيا فتح ما يعرفش يمشي التاريخ كل طرق ضلاً يمشي هنا ولا يمشي منها لا تنفعش كان يمشي هنا ولا هنا وخلع نفسه من الإيه من هنا وخصوصاً بقى لما رجح هلقوا إيه عنه الوحي بقى اهتدى ولا ما اهتدى كان ضلاً لا يعرف طريق الخير لأن الأم اللي هو عايش فيها ملهاش طريق إلا كل رشتاب فسأبه فنزل عليه القرآن قال له ابدا كون تبقى اللي من تشعر بتسلق إيدي إحنا نزلنا لك بقى مناك تسلق عليه طيب الحق سبحانه وتعالى لما الناس قالوا المستشفين فيه تناخذ في القرآن ومعرفوشي فنفس ربنا يسر له منقول واعدوا اطبعوا الكتب ويردوا على دين على الحاجة اللي زي دي دين الناس اللي بيتلقفوا أخوان المسرقين مستشرفين ضد الدين يسمون نفسهم جماعة التنوير التنوير يعني بيهوروا الناس اللي في ظلمة ويجبون للحجاب دي كلها ويجبونوا تعرفوا ما هو التنوير أن توجد للناس نوراً يخرجهم من ظلمات اللي طبعا الظلمات دي فكرية ولا مادية الزرومات الفكرية طب هل الزرومات الفكرية تركها الإسلام ولا لقاها وهزبها طب النور المادي ساب ربنا ربنا قبل ما يخلق آدم خلق له قبل أن يوجد فمسوا أمر ونبون وخلقوا أرض وهوى والله. يعني قبل ما يخلقه خلق له وبعد المزيد النور النور ده كل واحد يستفيد منه الفائل والغاني واللي ما عنده واللي ما عنده. مش خاص بناس مش حدش بيأملكه دي مدين بك النور ونقول لك ادفعه مش عارف ايه بيأملك ونذلك احنا قول الماديات التي نريد ان ننيرى بيها الحياة الحياة كثلان والماديات لها نور لأن النور بيعصمني من أن أصطدم في حركتي بأقوى مني فيحطمني أو أنا أقوى منه فأحطمه بنضرب مثل بسيط لغاية الليلان في جاءته ويمكن عايز روح دورة المية فلما بيدت البيت كل يمشي يتعثر في أدوات البيت يمكن يتعثر في الدولاب يبطحه يمكن يتعثر في الدولاب كده يكسر إن استضم مع أقوى منه الأقوى يحطمه وإن استضم مع الأضعف منه يحطمه يقولوا لا فبيعملوا والناسة بس كده بسيطة نور بسيطة كده على يارفين بخامسة أو لحاجة عشان يبقى يعرف ناس يروح لدورة المية فحبوا يعملوا والناسة لما يقولوا ده كبر والناسات انحرقت الأول يقامل فلط اللي داخل الميت يبدو والناس ما تتحملشه فعملوا الترانس فورم اللي يقولوا عليه ده يقولوا من القوش ويبدلوا الضعيف الله إذن النور ضروري حتى في ظلمات البيت ولم يجي في ظلمات الله؟ واردوا عبرونوا عايزين النور قال لك ده النور ثباته الناس اثنان قال لك لا فيه ناس يستيقظون لمصالح النائمين العزس والشرطة دي اللي, اللي سهران عشان مصالح النائم رجال اللي خرحنوا رجال الاسعاف المستكفيات تنام بالليم نائم من ناصران للحاجات يبقى ليه نائم نور الله يبقى مش كله بينام مش كله بينام بل بعضهم بينام وبعضهم بيسهر ولذلك لما لم الى حصه النوم في القران وقال النوم ثبات والنوم مش عارف منك الحته دي اشارت الناس بذلك لا تفكروا الى قول الله ومن اياته منامكم بالليل وانهار شوف استمع عشان ايه عشان الحالات اللي عايز سهر ديا اللي عايزين نوم وبيخدم ولا لا طب من دون ولذلك يضربه في المسأل يقول لك الرائل يستخدم الجماعة عنده يخدموه ويقوم بالليل يأسسل وما يتدموه ازاي عمدين ينام ويشعرف ما يترشه يقول لك من انت مشغله طول النهار ومن يحرثه فيه يحرث الأرض يعني لا يحرثه بالسين خليه افتاة إذا ومن آياته مناموكم بالإبدا بي... الاحتياط ولا لأ إبدا الاحتياط علشان نفهم المسألة مش عالة اللي فيها استثناء يجيبه الايه يجيبه, الـ يجيبه الـ الاستثناء طيب. بينا بالليل باه ويصعدين أضواء قال لك كل واحد بيعمله ضوء على أده على مقداره كله في الفلاحين نور في الفتيلة بتاع الأصل صفيحك وفاها جاد وفاها فتلة من القط ويما دخان يمكن ما شفتوك أنتم لها دخان ولها هيسة كده وتعمل وواحد يجيب لندن منها بدل ما تبقى صيبة ويحط الإزازة كدتهم الإزازة تحجب الهواء يقلل الإحتراق ثم يجيش لك أدوى واحد يجيب لندن إلى عشرة واحد يجيب كل واحد يجيب ليون الله واحد يجيب فلوريس على حسب إيه إذن يدير به منير ظلماته على حسب إيه ما حسب ما قدرته طلعت الشمس السور قد مصابيحكم فقد زهرت شمس الله بأيذن النور الأذر من مين من الحق عايز تنور نور لي قبل, قبل الشمس نور لي. نور لي في الفكر وإلى لقائنا آخر أبو الله من الشيطان الظليم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم ونه. وانتهينا إلى ذكر الخلاف أو تحقيق الخلاف الذي عابه علينا المستشركون بأن هنا نفت ضلالة عن رسول الله وهناك ألم يعجدك ويتيما فأوى وجهدك ضلّا فهذا وإن الجهة من فكّة وفكّنا الحكري. ولكن قلنا إن بتاع جماعة التنوير تلتقطوا هذه الهمسات الموجودة الإسلام على الإسلام في القدل وتنشوها لنا بالعربية هم يقولوها يمكن ما حدش يشوفها إنما هم في الجوائر والعربية ويقولون جماعة التنوير يعني التنوير يعني اللي بيجيبوا تنوير الأفكار نو كنتوا هاتوا تنوير الدنيا الاول قبل ما تنطوا الافكار ربنا جاب تنوير الدنيا ونوركم في معاطب انوار الفكر مش انوار التعمير انتم بتنقلوا لنا افكار التدمير لكن الخير بقى المساله الى ايه نوروا الناس في, الم... في الامور الماديه اللي تنقصني نوروا الناس في المهندس اللي يروح يجيب لنا حاجة كويشة كده تنفعنا من الكيماء واللي يروح يجيبنا حاجة تنفعنا من الطبيب اللي ينفع حاجة تنفعنا من الآلات اللي بنستورها كلها وبدال ما بناخذ منهم نجيب ناس يعلمونا ازاي نعمل تلف ونتعلم ازاي نعمل في الثلاجة نوروا الناس في هذه المسائل نوروا الناس في انهم يعلمونا وسائل الحفظ بالطرع والمصارف زي ما بنفحب تشكي دلوقت اهو لما نور الناس في مسائل الليل الخنقه اللي اللي اسمها, اللي اسمها الانفاق اللي نوروا الناس في المسائل دي لما تنوروها في القيم شيلوا عنكم لان ربنا تكفل عنكم بالقيم <تصفيق> روحوا اعملوا التنوي في مساله الايه اللي لها ايه شيء مادي ينفعنا ما يخليناش على على مين شوفوا استعمروا الارض واستصرحوها ازاي نستصرحها ازاي عشان لما نستصليحها ونشوف بقى ده اللي جابه لنا المايه ازاي ال... ال... ال... بالتنقيط مش عامل لنا حاجه نافعه وجمالهم عاملين لنا بالرش كان الاول الراي بال ايه بالغمب بياخد ميه قد ايه على فاني من كده انما دلوقتي بتنقط نقطه بس عند جيب البيت ده يبقى ترشيد اللي تشتغل المايه ولا لا وفي الرش يجيبوها من فوق ويرشوها كده وبتاعوا حاجات دي, دي اولا بقى فايده ثاني اثنين الفايده الاولى انها الشجر لما تغسل ورق الشجر من التراب والرمل بتفتح منافذه لان الشجر ده الورقه في الشجر هو رئه, الفجر. دايما ليه رئة؟ الشجر زي ما ان هي الشجر له رئه اللي ثلاث تشقيق الشجر له رئه ولذلك ربنا مدنا مثل اتمنى اي واحدكم ان تكون له جنه بربوه كده جنه بربوه ده حاجه عاليه قوي طب للاسف تقول هذا فين الدين الايه ما دام الربوه الا بالمطر لما المطر ينزل عليها يبقى ايه يغسلها لما يغسلها الورق بتاعه يبقى الرئه نظيفه تاخد الهواء وتستنشقه وتعمل التمثيل الكلوروفيل اللي اللي بيودي للنبات الله يبقى اديله حاجه جيده اللي جاب لنا التنقيط كانت قطعه الف خير اللي جاب لنا اداه الرش كانت قطعه شوفوا الحاجات اللي بتتعمل ازاي روح عندنا اعملوها عندنا ادي ايه بتعمل مش تجيب لي في الاشياء التي تكفل بها الله في قيم الخلق ليه لان الخلق لا تتغير إنما وسائل عمار الكون تتغير بالوقت بنرس في الطرق وقتل أول مسأل طرق زمان كنا بنشرب من النهر ونجيب الستات بدون الصبح العزارة يطلعوا البلاليس ويروحوا بتاعها عشان يجيبوا المية مش كده أو يروحوا للآبار يمضوا منها بالدلو مش كده ولا لا فلبنا هدى ناس كده شوف المية بتنزل على الجبل عليه وبتمتنزل للواطن أبطل ما نحطوا المية في حتة علي. فاكتهد وعمل مطور ولا حاجة ويضاها في الصهريق العليا وما جمت ذا أنا بيك كده للبيوتين تقعد في ليتك تفتح أقول ليه كده من الحياة ده التعمير مش التعمير انك انت تخرب لي في القيمة وفي الأخلاق وفي الأداب مش التامير انك انت تقعد تفت... تقول القرآن فيه والقرآن فيه وقرآن فيه مش عيب ده أسأل الله أن توجد يدم تضربوا على أيدي هؤلاء وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى لَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ عَرِفْنِ انتهِ لَمَ ظَلَ وَمَا ظَوَى إِيه الإضمال وَأَيَ غَيْهِ؟ الغوى من الغي والغي أن يوجد جهل في النفس يأخذ عقدة فاسدة أو أن يكون له غاية في هواه يجعلها تِعْبِل عنها زي اللي بيش هاتذور من مغاية في هواه فيشهد دور عشان ينصر للا أجاره يبقى حكم طالع عن ايه عن هوا ولا عن حكم يبقى عن هوا ولذلك ربنا نبيهنا على حتى ديال هي دي آفة الإنسان ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات وطارد يبقى إذن الدين جاي عشان يعمل حق يعصمنا من هوا نفسنا يبقى ما غوى يعني ما كان له هوا في حكم ويقول لها كسة طويلة حكاها لما شيكنا رضي الله عنه وغفر له سبنا الشيخ موسى شريف اللهم مرحمة عند هذه الآية كان يدرس التفسير عند غوى أن يعني يا أولاد غوى يعني ما يكون عنده حق يعدل عنه عشان هوايا عشان مصلحته يسيب الحق إنما يكون عنده حكم فيه ويسيبه ويكون ما يقصدش الطريق المنتظى عشان له حاجة في الانتواء يقصد الطريق الايه طريق الصحر طريق الدوري ازاي قال في حاجة الى السفر الى السقر كان يصبر اسكندريالي الاول السقر كده واخذنا رجل يسوق لنا السيارة وهو ليس سائق ولكنه ميكانيك زي ما بيقوله فقلت له انت سائق يا ابني قال لا لا لمكانيك قال لمكانيك يعني بتصلح السيارات يعمل بارود سوكة بقى مشوفنا واحد سواكي دو قال بحاضر الشيخ جاب واحد سواكي سوكي فلما مشوا عند يتايل بارود راد السائق ان يجنح الى اليمين وقال فيه كده نمشي كده وقعدين نطلع كده أمن الله يلي اللي اللقاء واكب ويا الشيخ قال له يا ابني نعوج كده ونطول على نفسنا المسافة ونذهب هنا قال ده فيه هناك بتاع كفاترية أو كزر أو أي حاجة موضوع على المهر كده وفيه راحات كويسة وشربة مش حال كده قال بالشيخ قد وطعب نشوف نرتاح شوية فراهم قعدوا يمشون يمشون يمشون يمشون خدوا مسافة طويلة وسياحوا راحوا لقوا واضطرع عليها كازر وحن ومنسق وفيه مش عارفة بذاتك وإيه السواء لما صدلوا ودخلوا على ترابيزه راح فايت على الكشك اللي فيه اللي بيدير الآلوة اللي بيدابت كازر أما إحنا أفتقدنا السواء فلا نقعد عند, عند الكشك أثاني اللي قعد على الكشك هو بيدير دي فتاة وقعد بقى إيه واجناها وشعر شربنا الأهوة بتاعتنا وانسترناه إيه ما جاش فقال له السواء له مش قلت له كأنا سواء بلاش حد سوئين أخلاقه مش حد فمشوا فاتوا عليه وقال له وقال له يلا يا شدناه بس الشجل وقال له وهم فالعين كده ومشين على, على الترع اللي بعدلكم بعد, بعد الكذن قال الشيخ والله بعطر خطوات وإذا بيتوقتن بالتاني ماشي فاضلا فشورنا الوقت فأخذناه مسيرك على الإعب على الاسكندريه اهو ده عارف الطريق العدل وانما حوله غوا علشان مصلحه الهوى يبقى وما غوى يعني ما وح... ما ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه ما شاء الله ما حاد عن الحق لاجل هوى في نفسه قد لا يعرف الحكم انما مفيش هوى نفسه ي... ام قالوا طب من مين مضمون عبد الله ليه بقى يجيب احكامه هو يا قال له في ما لم يحكم فيه حكم في مالا بياكل في في حكم ولا كان يقول له اللي مفيش فيه حكم وعف الله عن كلمه انت لهم ان من الذي يصحح لهم له رب نعم المفاهه الله علم وما غوى يعني لا لا ولا ايه ولا هو قال لك ايه خذ الطريق الايه يعني بالعدل وداك اول اول سوره في القران يهدينا الصراط المستقيم العدل ب... ولقيت احنا حتى لما تعالى دغري ما تلفش وتدور كده وطلع مش عارف ينفع وحتى ما ما تمشيش على الجنب على الجنب بقى عشان الساع بتاعك يمور ياخد له بتاع من هنا عيد دور من مش عارف ايه ولا لك مصلحه في هات امشي في الوسط قلت لك اسمها سواقي السبل سواقي يعني ايه وسطا القيمة من اليمين هي دين كلام من الشمال عشان حسن حصل خلل في, العرب في العربية يبقى برضه على الطريق انما حصل في التالي خلل عربيات يقع في البن الطريق الاساسي دلوقتي برضه الطرق اللي كانت قديمة كتبها معاك كمعامل ويعلى الجمهة اسم ايه استراد فعلت ايه طريق ايه يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسل على طريق الايه الطريق الايه يبقى ما ظل رسول الله هو ما ايه هو ما ضل صاحبكم وما غوا وما هما ينطقوا عامل هوا انا اشرح لكم برضو ثقلنا الشيخ كان الرسول الله قام الله كان يرفع الغلله في اجيات ويهرع عيان ومعه رعيان كثير وبعدين انتهى الراعي ودخلوا المواشي الزرع فمحمد انا عايز اروح اكع الثانيين قالوا طب نروح الكعبه وهيك ما فيش مانع بس عايزين نمشي لدهه على مش عارف ايه لف كده وبعدين نروح الكعبه الواحد اصلا ما بيمشي يا خضوا على الكعبه على طول اهو احنا في طريق اهو انضموا لهم على هناك فلما مشوا على هناك واحد من اللي كانوا وياهم من الرعاه وقف عند حته مخصوصه كده واتكلم وتودد ومش عارف ايه وبعدين جه كاشف الباث فزميله قال يعني هو كان فايت علشان ايه يبصن هو ايجي روح الحرم طحيه بالحرم تكتحي انما هو غوى يعني ايه عدل عن الحق الى هوا في نفسه يوم. رسول الله ما عملش كده ما ظل صاحبكم وما ايه وما غوى وما ينطق عن الهوا ما ينطق يعني ما يتكلم برضو ما يتكلمش عشان يخدم ايه هوا وهو يعمل اللي يجي فيه هواء ولا ينطق باللي فيه هواء ياخد عمله في اللي فيه هو سعجال سعجال عليه هو إنما أصلي نطقه على الناس نطقه حيجي على الناس بأن فساده شائع يبقى ما ينطقه ايه وما ينطقه عن الايه عن الهوى برضو الله طب سيقالك ما ينطقه يعني يتكلم برضو نستشكين نسكوا الآية دي ما دم لا ينطقه عن الهوى كيف يعدل الله له بعد الاحكام ساعه الحكم الاول اللي ربنا طب ما هو نط قال <تقوله> مش عن هوا لا يقول ذلك الا في شيء لم يرد فيه حكم يكتئب فيه وقد نفط <تصفيق> لا كما كن نقول له ربنا فبدونته يا مشاشكله كنت حاتين زي ما بتقولش ربنا غلطه قولوا بكرامه كده مضبوط اصوبه مش غلطه لا صوبه وإذا كان المصوب للعبد ربه اللي بيرضيه يبقى انهيه اللي احسن من اخبت اولا صوابه ما هي اصل الاثنين قد بعضين لكن بس صوابه فيها ايه فيها نق التعبير الله ازاي اللي شاف رؤية ورح يعبرها عند الملك شاف رؤية ورح يعبرها عند المعبر المنجم قالوا اني شفت في الرؤية رأيت في الرؤية ان اسناني جميعها وقعت قالوا يا رو. يا شيخ أهلك جميعا يموتون في حادثة ونكتب عليه الله أمل حاجب بتاعه قال له يا شيء قد ما تعرفش انت بتاعه واحد تاني نجل فجاب واحد تاني قال له برضو أنا اثناني وقيت انها مني قال له ستكون أطول أهل بيتك عمراء الله تقول ما دم أطول بيتك عمراء ما يكون مؤاتم إنما شف دباه ستكون اصل اهل بيتك والله في التعبير نعم وما ليس قوم اتكلم عن الهوى انما ما يتكلمش الا من يتكلم الزاد قال لك يتكلمه عن وحي عن الهوى عن الهوى. إن هو اي كلامه وانطقه الا وحي الوحي فاذا لم يكن في الامر وحي يجتهد فلما يكتهد يكتهد على قد بشريته وعلى قد بشريته ما تنفعش من قضية في أحلى منه إنما هي حلوة إنما في أحلى بعد مثلا زايد بن حارسة كان غلاما لخديجة ثم باعته لحكيم بن حزام ثم وابه لحكيم بن حزام إلى رسول الله ولاه آباء في بلاد بني الكلب أتريه مخطوف من بعث مكة ما ده يكون الناس اللي يحبوا الولد ده فنحو قال الابه ما شفنا ايه زيد في مكه وبنخدم عند اللي اسمه محمد رسول الله فجوف على طول له مين لرسول الله بعد هذا ولدنا وقد خطف الخيروه فان اختاركم وبها وان اختارني فما كنت والله لا ابد من اختارني فخيروه فقال لي افضل مع مين <تصفيق> سيدنا محمد طبعا هتخيروني فراحوا مشهورين برضه ابن محمد فلما عمل كده رؤى رسول الله أن يكافئه يكافئه بايه طب قولوا كده يكافئه يعني يدوا له اوضه اكثر يدوا له اوضه مش عارف ايه كافئه بحاجه تبقى لم قال أنا سميتك ابن محمد فصار يقال له زيد ابن محمد زيد ابن محمد زيد ابن محمد شرف إيه بالله ولكن الله لا يريد هذا التبري يريد أن لا ينسب الولد إلا لأبيه فقال أنزل الآية ادعوكم لآبائهم هو أقصة عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هو من يسوس البشر دولي بسياسة الأرض هو يسوسهم بسياسة الرسول فالكل بالنسبة له أبناء إذا كان نور يقول لربنا لما, لما ابنه شرد منه قال له ابن, ابن من أهلك فرد علينا الله ليس من أهلك إن كان من أهلك دما وعصبا فليس من أهلك عملا وبنوه الامم الى عصب وانما عمل ولذلك قال الله بل هو من غير صالح عمل مش ذات مليء الذات ما دي دعوه بها انما البنوه للرسول ايه احمد انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح مش ذات يبقى البنوه للرسول ايه بنوه الرسول عمل وبعد ذلك نشوف لما ابتلاه ربه بآيات كثيرة ووفاها وأداها على أحسن ما يمكن باحتياط الكمال مش باحتياط النقص يعني يزاي دلوقتي مثلا يومي دي لها طن حديد يومي خليها ثلاثة ربع يومي بلاقي حديد وخليها طن ونص يخليها طن ايه واحد شاهد اه قدما يخليها طن ايه الله يتن كم طن أسمنت ولا أسمنت ايه لا خليها مثلا ستة الله يبقى بيعمل بايه بالاعلى بنكتب بالاعلى فما قال الله له ارفع يا ابراهيم قواعد البيت طب ابراهيم نرفع قواعد البيت الا يكفيه في في تنفيذ الحكم انه يقعد يبني يبن يد لحد ايده مطول خلاص خلق من المسؤوليه ولا خلق وانما اشكوه للحكم واشكوه للتكليف أراد أن ينفذه على أكمل وجن حتى بالحيلة فقاله يجيب حجر ونقف عليه يقوم لما نقف عليه يخللنا عن إيه؟ الله بقى عمل الحيلة عشان يثول كعب حجر بمقدار الحجر اللي وقف عليه يبقى بحيلة يبقى دي وإيه إبتلأ إبراهيم ربه بكلمات فإيه آه يبقى دي إبراهيم يبقى ده أنت إيه مأمون أنا حاجعلك إمام للناس مش قال له كده قال اني جاعلك للناس اماما شب الجنس والدم ومش عارف ليه قال له يا رسول يا رب ومن جلتي احيان من جلتي بيبقوا ائمه قال له إيه لا لا الطريقه دلوقتي خلاص من جلتي اليله يا انا الظالمين يمكن من جلني حد يبقى ظالم ادينا الله اذا اذنب جد لابراهيم لانه بياخد الحكم بايه الحكم هنا تشبشه فلما جه يدعي علشان يدي هو ده غير اللي زرع بيتك المحرم وحيسيب ولاد وحيسيب ابنه وابنه طفله على مفيش كده رب هيجعل هذا البلد امان ويرزقكم نتيها من السماوات من, من امن من امن مثلنا هو بيقول كلمه الله طيب ما قلتش لل اللي كلهم ما يتقدم من الاولويه ان ربنا راسلهم لبعض ان انت جبت في مساله دنيويه انما ده في مساله اخرويه ودين ده دي في دنيا قال وما انتفر اعمل ايه له <تصفيق> برضه حديله ايه يرزق اذا سيدنا ابراهيم لما قالوا من جليته قال لا ولما جه يدعي عشان العيش قال لا اكتفى رزقهم برضه ولكن يبقاش لهم تمتع في الحياة الإيه؟ الآخرة يدلينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء سليمان وعمل سلمان الفارسي يقول لهم يشوف عمل كده اللي عمل سلمان منا آل البيت مش بس يعني مسلم بقى من آل البيت ما أعلم لا ينطق هذا الهوى يبقى عدله بس يشوف تعديل بقى بتعرف دينه قال له ايه قال له ايه ادوههم لابائهم صح حتى هو اقسط عند الله انما هو قسط عندك بس الله هو عدل عندك انما انا اقول إنما انت عملت كويس اللي خدته يعني مش مش بقول هو اقسط لكن فعلك قسط ايضا يعني عدل على بشريتك هو الا وحي يوحى الوحي ما هو الوحي الوحي <تصفيق> الوحي هو اعلام الغير بخفاء في مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات لي هات كجمه مايه اشرب انما مثلا الناس قاعدين مش عايز يسقي الولد تقوم تبص للواد بص لما الواد الوحي يجيب لك مي طيب الولد حي الناس لو ساب واحد ويغمز له طرف يعني اخذ باله يبقى اعلامه بخفاء ولا لا يبقى اعلامه بخفاء اذا فالوحي اعلامه بخفاء يعني من, من, من يعرفه والوحي مدام اعلام بخفاء يأتي الاشياء متعددة الله إذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا يعني أعلمهم مش جابوا مكلمهم كده أعلمهم بخفاء طب حان أدي واحد سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا <تصفيق> لما أوحى لمين لأم موسى أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ليس لديه كلام إشارك هذا واحد فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخاف ولا تحتني إن رده إليك وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمروه وإما مش مصد ولا أي حاجة يبقى يخذف الإلهام فيه صحيح. وذما يقصف الإلهام يقول لك هذا وارد الله فبقيف تتأكد من الله إيه في الإلهام الذي يجي لك وتقول لك من الله قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان الشيطان يجرد لأنه بالنص قال أم عباد إن عبادك ليس لي عليهم سلطان يبقى علي سلطان المين للناس اللي مش وياه إنما الناس اللي وياه قال ليش عليهم سلطان فساعة ما يجي له وارد لا يعتقده أبدا إلا أنه من الله ما يقصلش فيه معارضة ما يقصلش فيه معارضة طيب والوحي يأتي حق للنمش لل... لل... لل... لل... ووحى ربك الى الهدهد وياتي مش على الكل اذا من الله لكل شيء وياتي الوحي ايضا من الشياطين الى بوليديهم يزوعي بعضهم الى بعض بزخروف القول والورى الله لكن الوحي لا يكون اسمول وحي بالاصطلاحيه إلا إذا كان إعلام من الله لرسوله من منهجه إذا كان لغير كده يبقى إلهام إيه وحي لغة ويسر إنما مش وحي, إيه؟ مش وحي شرع الحق سبحانه وتعالى يقول وما كان لوشن أن يكلمه الله إلا وحيا البشر ما يقدرش يكلمه ربنا بوشنه ولا محمد يكلمه مباشرة ولا موسى يكلمه مباشرة لا يكلمه سمع كلام من الشجرة من ناحية الشجرة كده سمع الكلام بس كلام إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يعلم الوصول حكما يعلمه لخير منهجه ولخير المرسله بمرسله إليه لكن الواحد الثاني فهو في أي شكل فالوحو الشرعي إعلام من الله لرسوله لمنهجه فإن هو إلا وحو الوحى. وإعلام الله لرسوله لا يتأتى له مباشرة لأن الإنسان بشر والله في جلاله إله على لا يمكن للضعيف بإسم البشر أن يتقبل على الله مباشرة إنما تعمل ايه مواصفات مراحل يقول ربنا يوحي للملائكة سأب ريبه ومش يوحي للملائكة يوحي لإيه لخصف الملائكة لخصف الملائكة يستفي من الملائكة في رسلنا مش كل ملكة تلقى عنه بل للمصطفى وبعد الله يستفي من الملائكة رسل ومؤمين الناس بعضين يبقى انتقل المصرع في كم مصر من الحق إلى إيه المصطفى من الملائكة ومن الْمُصْطَفَى إِنَ الْمَلَائِكَةَ إِلَى الْمُصْطَفَى مَا دِه؟ إِلَى الْمُصْطَفَى مِنَ الرُّسُّلِ يمسأت من إنجل كده هزير على محمد لا يجل يسكن في إنه ده من عند مين؟ من عند الله لأنه كلام حلو كلام له قيمة وكلام مش كلام يتراجع فيه إذن يوح إن هو إلا وحي الروحة لوحة وحيه مدن بايوحة دي مدن المفهوم يوحى به علمه علم ما يوحى به قطاء من اللي علمه شديد القوى علمه شديد القوى اللي هو انباء سيدنا جبريل مصطفى من الملائكة يوحى الله له, له وبعدين ينزل على مصطفى من الله وصل يقول له علمه يوحى علمه شديد علمه الله وشديد القوى تبدل كلش لقوه متعديه بين الجماعه اهو مش شديد مش شديد قوه قوه وقوه وقوه وقول انه قوات كتيره قوي باذن يجي بحكم ينزل بحكم كده لازم يكون عنده استقبال جيد للحكم وبعد ما يكون عنده استقبال جيد يكون عنده ماله تحفظه وعلم يكون ملكة تحفظه ما يسهش عنه يبقى لازم قوة متعددة تحص هذا الحكم يبقى أن يعلمه شديد قوة ذو مرة ايه المرة المرة, المرة منها الجدل الجدل لما تنين يقولوا بعض كل واحد يبقى أقصى حجة عنده عشان يهدم صح يبقى المرأة استخراك من إيه؟ الحجة وفيه مرأة لكن تقسيم من الحبل لما تجيب حبل مثلا من قطنة ولا حبل من صوف ولا أي حاجة إن جيبت شوية من ال... من ال... شوية طول قطنة مش, ما... مش بغذلين متعملون كده يفعل طعم فهو إيه؟ يفتلون وإلى لقاء آخر إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا وحي نوحة ونطق يعني نقول وما ينطق عن الهوى إننا بيمطق عن وحي يوحى. مش من عنذ لا اكتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون هو اللي أعدل شوفوا القرون و... ولا اكتهت في شيء إنهو إلا وحي يوحى من يوحيه علمه شديد القوى ويوحيه الله إلى من يوحيه إلى محمد ولا وحاه ربنا إلى من أوحاه شديد, الايه؟ شديد القوة معلمه شديد القوة وما معنى قوة لجمع قوة يبقى لازم يقول قوة استقبال استقبل الشيء ادي واحد وبعدين لحها فضة تحفظ وما استقبلها وما تلوي الحكم او تلوي وما لوش تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا لا فيش عنده حاجة ولذلك جاب شديد القوة دي فصرها في آية أخرى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتحرون ذا قبل ما يوحى ولا أي حاجة وبعدها حيقول نزل به الروح الأمين قبلوا صفة إيه وبعد يقول ذي عند العرش مكيد شوف جايب لكم صفات لأنه عايز صفات متئة فقوله ذو مرة المرة هي الحاجة التي تقوي الشيء وتخليه يعني قولنا منها الفتح احنا عندنا لما نحب نعمل فتحب نعمل الحبل بقوة ناسبه ما مهمته فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرضى واحدة كده وخلاص إن كنا عايزين يبقى نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة تانية ايه مفتولة يبقوا الاتنين ايه مفتولين ان كلنا عايزة نقول اولا انه سيشد محرات ولا مش عارف ايه يوم يعمل واحدة تالتة ويعملها بين الاتنين لما تتوف انت اللي كده تلاقيها ايه هذه الدرجات او في اشياء المراك تبقى معمولة ثلاث ايه ثلاث, ثلاث. اتنين على بعض وما بين الاتنين مش عارف تبقى ايه المالي انك انت ايه قوش وتجعله ايه سوال يحلل مهمتك ومهمة جبريل لمحمد أن يؤدي الحكاة بخوة وأمانة وحفظه ومشعرفه وذكاء ويقول لكم للآل وربنا به ولكن مهمته أنه يبقى مقبول الله مقبول الوحي طب الوحي إذا كان غيبي ييجي إزاي أم قال لك إذا كان غيبي أول قبول له أن يأتي لمحمد بشيء لا يرده محمد طبيعة لا ترده ليه لأن حلاوة الكلام لا تخليش يرده ويرى فين ده مش كلام بشري ويرى فين ده كلام الله خلاص وله ظواهر تناسب ان الكلام ده مش من عندها وذلك اول ما يقولوا واحد ايه اللي حصل مش يرق رسول الله تصبب عرق مش برد مش ألزم ملوني دسروني هتو غطى هتو وبعدين لما يرق كده ويبش الله يبقى دي علامة ان دي جاي من حتة بقى ايه اصطرت في جسده نفسه حتى انه خاف ما يكون ده الشيطان بيلعبه فلما حكى قصته الى خديجة رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له ايمكن اذا جاءك ان تقول لي فقال فلما جاء الوحي جاء جاء يا خديجة قال جاء يا خديجة. جلست على مفمته. قال لطلق أتراه قال نعم فرحت كشف صدره وقال على الخمار بتاع لطلق قال لا قالت إنه ملك وليس شيطان لأم الملكة آم يا من الشيطان وقح كان يظنه أعبر وشوفوا كيف اهتدت إيه الفقه دي فقه أدي فقه امرأة قبل الإسلام وبشكل مبدئ معد ناس قبل الاسلام عشان ساعه محمد ما يتقول انا رسول الله ما يصدقوا على طول يبقى مش عايز معجزه غضب ايه قصته وبينهم امانه صدق عفه مروه شهامه ادي محمد الله عليه وسلم بالشكل ده يقول ايوه مفيش مال هيجيب مين لازم يكون ده دي إزاي دي الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس كأبو باك لما قالوا لي أعلمت وهو جاي من سفر قال ماذا قال إن صاحبك يدعي النبوة قال إن كان قال فكالصدق وفي المحراج بالمعراج برضو إن كان قال الله ما نشدعه بالمعجزة ولا ندعه بحاجة ما يجدش معجزات يبقى معجزة المحمد الأولى إيه حياته بين قومه ولذلك لما تنزل إلى الآية بتاعت إيه محمده قبل ما يجب الخبر محمد رسول الله أي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضاء هو لأن أعملت الرسول كان يجب مدام تعرفوه كده قبل كده كانت تقول له أسألهم ومن أولى بالرسالة منه مش تقوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرآن عظيم ولا تبدوش به بس فالرسول كان بيعرفوا بالحادث والذلك الصحابة إذا نتل الروحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا يعني ساعة ما يكلمش معاني نعرف إنه عنده واحد فإذا كان من بجانبه ركبة رسول الله عليه أطت أطت هو من تعب من الركبة وإذا كان راكب دبئت دبئت نخ أكله لو إنا سأرقي عليك قولا سقيلة إذاً دي حاجات كلها علامات على أن هذه هي المشرة مش عادية يوم يستخبره وبرضه منذ مرة قال لك بقى بيجيلوا بالمنظر الحسن الجميل ولذلك كان لما ما يجيلوش خفي أو يجيلوا على صورة خلق إن كان خفي يجيلوا بالنون إن كان على صورة خلق يجيلوا على أجمل الخلق اللي كان يحبهها رسول الله كان رسول الله سبحانه وتحبه النظر إلى دحية الكذب فكان الواحد يأتيه على أي شكل دحية إيه ناس ألهم اللي بتحبه وعايز يخلوك يا أهو دي. فيجيه الوحيد على الله إذا نظرك يأوزوه مرة يبقى فيه كل المواصفات اللي إيه؟ قلوه أقبله ولذلك يقول لك بقى عدي علمي علم قال لكم منظر برضو للميدان منظر مخيف مخيف لنك إذا كان حب ربنا يقولين جب على صورته <تصفيق> وره جب على صورته لأ صورة إيه؟ صورة جميلة وفي شكل طائر ما هو قيل أملائك يقولي أجنحك مسنى وثلاثة وربع وقال يزيب في الخلق ما يشاء فلما يجي له جبريل بقى بين السمق كده في أجنعته وزقوه برنامية لأن ريشة واحدة عملها على قرى نوت بكتها وجعلت عليها سافلة وجاءت بالصائفة قال ريشة منه واحدة من ريشة من جناحه يبقى زقوه ولم زقوه فالأخياله على صوته الحقيقية مرة واحدة مرة هنا ومرة تسمى وحا قدام شوي اسم معلمه شديد القوه وهم بيقول لك فلان علمه شديد القوه منتفخ في معلومه ليه ما قالوا ان فلان فلان بيخطب يا على المنبر وما شاء الله ما بيلحمش ولا لهله ام واحد قال له مش بي... اللي بيدرس فلان اللي بيقريش فلان ده اللي بيدرس له يا ابني هيلحم دي اذا يشرف المتعلم بايه قوه المعلم واللي هيعلمه مين يوحي من الله اللي يعلمه هذا شديد القوى ذو الرفيق كل السفاد نعم ما الله ما شاء الله ذو الره يعلمه كده لحد ما نضج واستوى رسول الله بقى عنده الايه الحصيله الكافيه الايه؟ العالم قال له انزل قول بقى اهدي الناس بقى اهدي الناس بها نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب فلما بقى يتعب الوحي بقى يتكيل عليه مو قال لسنوكي عليك قولا سقيلة إن ناشعة الليل يشد أطفن وأقوم قيلة فلما تعب الله أراد أن يريحك ليه قال عشان هو لما تعب ايوه نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوه ماء القاء اليه هو قاعد مرتاح كده من هو اللي يشوق للوحد من هو اللي يشوق للوحد ان الطاقه بتاعه التعب تخف لان الانسان اذا احب طريقا الى محبوب ان شاء الله يكون في شوق ولا طول حيروح مش يبقى اذا شوقه يخففه ايه انا واعطياده ايضا يشجعوا على انه ايه على أنه ففتر الوحي عنه سته اشهر فشوفوا بقى كلام العرض فلما فطر الوحي عند رسول الله ليريحه صلى الله عليه وسلم وجهك هيقول له الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقب ظهرك ورفعنا لك ذكرك ولما يقول له إيه هناك في وضحة والليل إذا سجى ما وضعك ربك وما قل ما وضعك وضحة والليل إذا سجى ألم ألم إليه وما ما, ما وضعك ربك وما قل ما وضعك ما تشفتكرش أن الفتر جانا اللي, اللي بودعك وتعلم منك لا دلالآخرة خير لك من الأولى لما يبقى ينزل هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمة وهتعبدها بهمة بنشاط ولا أنت تقول دملوني ولا دستروني ولا, ولا إلى آخر الحاجات الجهدية فلما فتر الوحي اشتاق له رسول الله بعد, بعد أنه في رحته أدرك ما حلم حل حل حل من منطقة شو ألوف بقى يروحينا بقى يروحينا يكون ربنا غضب عليه حتى قال قائل أنه كاد ينقل نفسنا من شاهد هذا إيه بس فلما قال له كده قال له لا أنت وضحا والليل إذا سكت أثمها من الكون نفسه والضحى وليما قلنا محل العمل والليل إذا سجع محل الراحة ومتتعفت حكامنا الأولين هاي دي من رياحك شوي ودي مسألة بنعملها في البشر بتوعك دول. كل يوم بنعملهم ضحى وكل يوم بنعمل لهم شأن علشان ايه تستقبل المسألة بالإيه والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قال هم بيقولوا مو الدعوة رب محمد محمدا فبشمئنا فهمت في دلوقتي يقول له رب بقى بقى في المصيبة تجيبه له ربه في الخير تقول له لا ما فيش ه شوف عشان تعرف تخبطهم ومتخبطهم بيجوا بحاجات كده مشهي الشاهد الكذاب وكلمه طب ما قالوش الا تنفقوا على من عند رسول الله ابلها طب انت شايف رسول الله, الله. الله خلاص ما الله ما قالوش, ما قالوش اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا مش عارف ايه هعرفهم طب العائل يقولوا ان كان الحق اديناله انه الله يبقى بتقولهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين ولما ربنا يا عم بالعباره قال ما ودعك مش ما هجرك ما ودعك ربك هو الوداع قد يكون للحبيب من ودعه مسافر فيها مصلاحة وابتعون روح نودعه يبقى للحبيب مش للمكهوب نعم فلما بقى الفطر الوحد نزل عليه جبريل بعد كده بقى هو بقى مشتاق شو جبريل ده عمل ايه عند طاقة استقباله وفظيعة ممكن ياخذ بالحض وبعدين اللي مقعد يوح يلوه بها واستوى كده واستعى اللي بقى اخد استوى يعني مضج استوت السمرة يعني ايه وصلت الى مهمة النفع بها ان لم تكتفها ان سقطت لك عدس ايه استوى ولم يقول استوى يعني على جهة الحتة اللي هيت انت استوت على الجودي الجماعة اللي ويا نوح استوت على الايه ولما بلغ عشده واستوى آتيناه حكما وعيما يبقى استوى يعني بلغ الغايه من شويه بقى اهله لان يخربا للناس ويقول لما هو خدها للمحبين فقط وبعدين بقى لملغ بالكل بقى وهو بالافق الاعلى استوى وهو اي نوحي بالافق الاعلى انما هو شديد القوه مورث فاستوى وهو بوقوفه كلام ثاني انت لكنه لما كان بالأفق الأعلى في الإسراء والمعراج رآه نزلة أخرى يعني نزلة أخرى في الأرض هو نزلة الثانية في, الإيه؟ في السماء وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قابق وسين أو أدنى هذا الكلام بقى اللي فيها القويل بقى بالأفق الأعلى ثم دنى ولما استوى وبلغ رسالة تبليغ رسالة اديه الى متاعب كبيرة ويقفلوه بقى بالكلام اجتمل بالفعل يقتل وقعد ابو بقى طالب حميه شوية وذوقته تفرج عنه وتسكنه وبتاعه عجلة دي الى ان جاء عام الحزن لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لان خديجنت ماتت ولم يجد حماية في الخارج لأنه طالب مات فما عدش له لادي ولادي فهاجر إلى الطائف لعله يجد نصيرا فلم يجد نصيرا بل سادة الطائف أغرو به سفهاء الطائف فآجع رسول الله كلاما وفعلا رموه بالحصى حتى إيه؟ قوائمه نزل منها الدم فاجه رسول الله فجاء هو يستدير فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان ينزل الى مكه مثل الخطر مكشوف فينزل عند مين بس عرض ان ينزل مع حد شريط عنده في جواره ابدا شوف عذ عليه الجوار وفي مكه الى ان جاء وحده طلعه ابن عبيد فنزل في جواره بما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر أهو كافر ولا أمينش إنما إيه, إيه إنما قال أنا أديره فأجاره ونزل فلما شف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه قال لتلك مقابلة الأرض لك أنا أريد أن أخذك فائلا أن تنظر إلى حفاوة السماء بك فعمل له حدث الايه الإسراء والمعرج وشاف في الأفق الأقلى وشاف يبقى دا يعوضوا ايه يعوضوا إيه؟, ايه قال إن قادي السبب هنا ولا الآخرة خير لك هتشوف العز كله هتشوف إقبال الناس وبعد ذلك الناس اللي كانوا وقفين لوب دعوة ويكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم يوم حتى خالد بن الوليد لما قال للعمر بن العاص يا عمر لقد استقام الميثم صاحبك يعني أموره مشيت عليها عصل كان مفيش فائدة إلينا لنرح له ونقامن إيه ونقامن بإيه الناس بقى جاءت أفوال سجاء أنا صفيت ومش عارفه القبائل جاءت والجنيا بقات إيه بقات هيصيبه ولا الآخرة تخير من الأولى بقى الفستوى قال له إيه أقول بقى وبعدين يشهد لما عم يقول استخدم من الكل واجبه فالراحه فاوت السماء في الايه من معراج ادي وهو بالافق المستوي وبعدين وهو بالأفق الاعلى دنا وتدلى يبقى جميل شافه مرتين اثنين مره في الارض ولذلك هذا القدر راهه نزله اخرى عند صدرة المنتهى يبقى نزله اخرى عند صدره النزله الاولى ثم دنا فتدلى فكان قابه قوسي او اذنه فأوحى إلى عبده ما أوحى فقال وتدلى منبقى فبدا هو لما بقى صدرة المنتهى محدش رجال صدرة المنتهى اللي انتهى إلى علم البشر كله محدش رحمن وبعد ذلك رحلت فتدلى يعني فقرب يبقى دنى وتدلى في مع مين ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قاب قوسين قاب قوسين يعني قدرقه القاب القوس، الحتة التي تتنسك منها القوس لما يستطلبوا بيه وطر وقوس ويضربوا في سائمه اللي تتنسك منها بقوسين أو أدنى لما يقول أنها قوسين أو أدنى من القاب القوسين أو أدنى ساعة ما يجيب أو دياً أو أدنى يبدألك عليها أكثر من كده ولما يقول لك على شيء أكثر يبقى يجيب لك أن يجيب أو برضه أو يزيدون إلى 100 ألف أو يزيدون. كلمة او يزيدون دي مش جعلة زيادة دي عشان تتأكد بإن المثال في نت كان في حاجة تبقى في زيادة مش فيه نأس ده الموت أكد إن في زيادة مش فيه نأس مر للخصم فكان قابق وسيري أو أدنى من ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى من اللي أوحى ما يمكن برضو جبريل تبهوا عن السيدة قال له هنا وانتهي علم الخلائق وانتهي مش عارف ايه ويبقى لازم تكون دي جزاء فوحى الى عبدهما أوحى, اوحى الله الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد وراى يبقى, يبقى هو مش شب كده شفق البصيره في قلبه اه قدوك اسمع قد سمع الكلام في الارض ودي شاف بالبصيره القلب ايوه تشككوا فيه ما كذب الفؤاد بتاعه ما راه فاوحى الى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى أهد اللي جات بقى يعني بتشككوا في اللي رأى إزاي تشككوا فيها دي دي علشان كده أقولك ولقد رأاه لزنة أخرى عن دسترات المنته ونواء جبريل يبقى انت قال من هنا إلى مين ده اللي عمل شك في الناس باهقة الله إزاي يقول لهم الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافهة مدن مشافهة يبقى لها راح في حتة يسمع كلام الله وبعدين لما سئل أنت رئيس ربك قال نور أنا أراه شفت التعبير نور يعني الروح تقوله ألا أجد نور بس وأن نور كيف أراه والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى فالنور لا يرى في ذاته طب النور شكله إيه النور هو إيه هل تتعرف للنور كده مفيش متعرف سيكون تعريف له إنما إنت ترى به الأشياء ولا لا ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا يبقى إيز على النور ترى به الأشياء ولكنه في ذاته لا جواه فإذا كان الله هو النور يبقى ما يمكنش فيه حاجة زون. الله الملك لك حيقولنا في القرآن عيون يوم يجد إيه وجوه يوم يجد ناظرة إيه, إيه ربها ناظرة قال لك ده هتنخل إحنا هننخلق خلقة تام يا خالص فنحن هنا نأكل ولا يطلع لنا عرق ولا عمص عيني ولا ملاخرة النف ولا بتاع السماخ أذر ولا نبول ولا منتغوط طيب هده حاجة طبيعية طيب إحنا هنأكل كده من غير طاه ومن غير أطع ومن غير الزرع ومشاركو ده طبيعية مش طبيعي إذا هننخلق طيب ما محمد تلع السماء طيب تلع السماء إزاي طيب إحنا عمدين إذا تلعت سعدت سعدت كده هناك ربنا قال إيه كان من يصعدوا في الإيه كأنما شمت ومن ايه الامر من يريد الله ايه يسرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حبلا كانما يصعد للسماء لأن العلماء دلوقتي يعرفوا ان في حته مفيهاش هواء ونطلع المنطقه اللي مفيهاش هواء خالص طب يعيش ازاي لانه عيد اعدادا ليعيش عيد اعدادا كما نعد اعدادا في الاخره لا نأكل ولا ولذلك لما معاوية بعث له ملك الروم يقول له إن عندنا مشاكل ضد ضنكم فابعث لنا واحد عالمي نسأله فيه فأرسل له الشعبي فلما ذهب الشعبي مضي الله عنه سألوه أتدعون أن من في الجلدة يأكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد يأكل الضغط قال له ده عنديكم لا يأكل لأنه يبدأ من طهينه إنما هناك حيأخذ من طهي الله الذي يؤتي الجسم بلا فضلات شكته الجنين في بطن أمه كم يبدأ؟ قد إيه يبدأ؟ يبدأ شوية وبعدين يكبر لحد يقع كم كيلو، ما سوى كيلو أو ثلاثة كيلو على حسب وزن تبقى فيه زيادة، قال له نعم وهو يبقى الزيادة دي نشأ عنه يفعل بيأكل لو كانها يتغوط كان اختلق احترق في البشيمة مم. يتغوط غير طوية كده تتنحكات تتملئ ويبقى مش عارف كده بحاجة ثانية ثم ال ال ال ال الجنين ده بيتغزى جزاي وبيتغزى من أمه أبدا هو من أمه طب لذا ما دم هو بيتغزى من أمه أمه لما ما تكون شحامل غزاءها أين يجهب اللي بيزيب في الحياة طبعا لي يا تبقى مش حامل بتحض ولا لأ طب لما تحمل بيروح الحياة يبقى أكلنا أفكير منين غذاء الطفل اللي ما جايش الله أكل غذاء الطفل ما بياخدش من أمه ده بياخد من شيء وضعه الله ولا. فإن جاء يأكله ما جايش ينزل في الكابنين وعلشان يدينا فكرة لما الناس لك التكاثر والناس لهم مش عارفين بتاعوا حاجة جدي يومي خلاها مرة تحبل ومرة اثنين ومرة اثنين لحد واحدة جابت سبعة طيب لما كان واحد أضاهل بتاع دم ولما بقوا سبعة أضروا برد ما تسيبوا ربنا يشوف قوله ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه اللي جاء مثلا كده لكن هو شافه بقى الشوطة اللي هي كده الشف التحقيق ده مش هيبقى هدى بقى الشف التحقيق هيبقى في الجن. فاللي قال شافه ولي ما قالش شافه قلهم قال ايه حدوا الخلافة في هذه المسألة فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضر المهم جاب منهج ولا ما جابش وطلع عنده ولا ما تخاشي وخد الصلاة منه مشاهة طهدا ولا ما خدش كان كل الأحكام خذها بالوحد إنا الصلاة تعامل الصلاة دي أنزه مبنى عماد الدين فخدها منه مشاهة احنا ضربنا مثلا مرة وقلنا رئيس الإدارة لما يكون عنده أشياء طلبات بتيجين يحولها منعمل تأشيرة التحويل لصاحب الشأن بس. ولما كل مسألة تهمه شوية وشوية يعملونهم جيب تلفون يقول لهم لجاي لك التأشيرة الفلانية مش عارف ايه بتاع منهم يعتني بها شوية حاضر ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية وقال لبتاع يقول تعالى عندي هنا عشان هقولك عليه فالأسفل استدعاه ربه لها ولذلك لا تسقط أبدا كل حكم قد يسقط لمماثبته إلا الصلاة لأن بني الإسلام على كام طب عدها كده مقوامة الصلاة وإيطاء الزكاة وصوء ومحج البيت من استطاع إليه سبيل مش كده بني الإسلام يعني مش هي بالإسلام دا الاركان او الاسس اللي بنية عليها الاسلام بيبقى الاسلام حاجة كتير او من خمة الى اله الى الله الى اماطة تبقى عن الطريق كويس كده ويزلك ناس عنجين ينجنوا دين الله عن حياة عن سياسة الدنيا قولك الدين ده ما انصام ونصلي ونزك ونحج وخاص بل تكون ضعب المسائل التاني قولك دا بيش هي الاسلام فدي قسوس اللي مدنى عليها الإسلام يبقى الإسلام موجود حاجة فانية يعني كنت تسيبه مثلا اللي يقسم على كيفه اللي يسنق على كيفه واللي يسرق على كيفه واللي يسرق, يسرق على كيفه إزاي الكلام دي اللي يبقى غني ويضرق لا. يبقى لازم تفكر شوي يبقى خدور الحكم الذي ما يمكنه أن يسقط ذاك يقول لي ما انت شغاد تصلي قائم صلي قاعد وشغاد في تصلي قاعد صلي مضطيق صلي نائم مش غادر تحرك حاجة كده هو صلي بيقبل الله يصلي بكده بيخترف فعل الصلاة على قلبك يعني مش ممكن أبدا إلا إيه إلا أن يفقد الإنسان الوعي أو يكون نائم أو يكون ناسي بس وذلك اللي يقولك اللي كان بيصلي وهدين فاتيته صلاة يقول له فاتيته إيه كان نائم ولا ناسي النائم وقته حين يستيقظ يستيقظ الظهر يصلي الصبح حاضر الله كان ايش ناسيا برضو وقته حين يستيقظ فلاتق الصلاه الا في هذين الوقتين يعني ناسيه يا نائم ناسي. ادي الصلاه مش ما تقضى بتبقى الصلاه حاضر اما ما فاته كسلا او ما فدا ما يقضاش لانه كتب العشر ده كانت على المؤمنين كتاب موقوت لها وقت مخصوص لان هذا كتاب موقوت يا اخويا المال عمل وقتها من كذا لكذا ده الصبح الظهر وقت من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر شوف قد ايه طب ما هو مو قد كتاب موقوت يعني يعملها في اي وقت يقول له كتاب موقوت ليه لان في حاجتين اللي انت جاي لها انت انت مش عارف متى تموت إن تظلت حي لحد تصليها قبل الضهر صح. إنما هل تدمنوا أن تكون حيا تبقى تأسموا زي الغنج وعنده ما بيحجش يقول له حج دلوقتي يمكن أن تتوت قبل الضهر أقول بالله من الشيطان الرجيم ما كذب الفؤاد ما رأى يعني الفؤاد ما كذبش النؤية أصلا هو ممكن بتخليل يقول له الفؤاد قال له طيب اختلف العلماء فهو يرأى ولا مرأش وعملوا قصة طويلة وإن علم لا ينفع وجهد المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى في التكليف فبيكلف وهو في الأرض دلوقتي بيكلف وهو في السماء نازم لخطر هذا التكليف بدي يؤدي له خطر وبعدم جاء الله راح لنور ربنا وربنا اللي خطوه بدون وعن يكفي أن يخاطبه الله بدون إيه ويكفي أن يقول هو ن أنا أراه طب والاهل بيقولوا اللي انا طب الله يقدر يامل في الارض امم ايه طلع كلام يعني م. فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو لك القمه الظهر فواحد يقول ظهر احنا شايفين فتح الشبابيك مش شايفين الأمر. الأمر في السما قوله ظهر لمن عرف سطح اطلع على السطح تشوفه يبقى المكان لا للمرء ولكن للرائي لا يرى الا في هذا المكان والله ما شاء الله, الله. <تصفيق> الله. ما له على ما يرى دي ترجح المراه ابتدت تشكك ليه في المراه افته ما من طلعت السماء وطلعت السماء ده احنا قايلين في ايه هناك يا معشب الجن والإنس إن استفعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض وانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان قالوا أم قال إيه الحدئين قالوا ده سلطان العلم أم قولنا فب سلطان العلم ما كان فيه قوله ورساله عليكم أشواء ووازم منه ده بسلطان منه هو منفذك كده بجمها بيبدأ بدونها هذه الآية لكان لقال لما قال في الآية تستمر ده ربنا قال كده وقال كده وقال كده, وقال كده وقال. أفت مارونه على ما يرى؟ طب ما هو شاب جبريل هنا في الأرض وشوفه في السماء ولقد رآه نزلة أخرى العؤية في النزل الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله ورآه من آيات ربه الكبرى حيقولها برضو من آيات ربه الكبرى عن أكبر الآيات أكبر الآيات يا إيه؟ طب ما هو تكلم ربنا قال له ما شافش نوره وكلمه في الأرض إنما ذا يكلم في السماء ها؟ <تصفيق> قدر رَآهُ نَزْدَةً أَخْرَى عِنْدَى صِدْرَةِ الْمُنْتَهَةِ صدرة النبئ، شجر النبئ دي وشجرة بقى كبيرة عند صدرة المنتهة النبئ ما نتعرفوش النبئ النبئ ده حب كده وناكله زي, ال... زي الجاتون قبل الجاتونة كده أيوه. وده بقى له شوك قوي ولذلك هي في صدر مخدود يعني مفيش فيه شوك يعني في الأخرة هيبقى صدر برضه من أحب إنما حيبقى إيه مخضوط مخضوط الشوك إيه الشوك بتاع قال لك إيه سماروها إيه الوحدة منهم كقلال هجر قلال زي البلاص بتاع هجر نعم <تصفيق> وأوراقها كأزيان الفيلة وإيه يعني كنها في السماء في... هل يعمل في السماء فبيعمل شجر في النار إن الشجرة تزقوه مطعابه الأسيم كالمول يغرد الوجوك طلعوها كأنه رؤوس الشياطين إنها شجرة تخرج في أطل الجحيم قال لك إيه دي فهي شجرة تبقى في أصل الجهيم. قال لك القدرة يأخذ فلاقة القدرة يعمل من البحر يبت جبل الماء كده وقت جبل ويدرب الجبل يطلع مية 12 عشر عين دي فلاقة القدرة أفت مارونه على ما يرى ولقد رأاه نزلة وقى جبريل به أخرى عند صدرات المنتهى ومعنى منتهى ينتهي علي علم الخلائق ما فيش ها هناك عندها جنة المأوى وجنة المأوى التي تؤوي ومعنى تؤوي تؤوي مين أم لك الناس اللي الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله له جنة دلوقتي ولذلك بقول لك ما تحتبروش ليش معنا هنا أم لك لأمن الجنة التانية دي انفيها بعد الحساب والتكليل ده ما تشهيد والذي ضحى بروحك وبقى ما يموتش عندي أنا واهب الحياة فأنا اللي أخذ الحياة فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول له كايدا فيك أخليه حيا أحياء عند ربهم إيه ومش أحياء كده بس يعني يرزكون يعني يأكلوا من شبابهم قال لا ولذلك احنا قلنا زمار حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه وبعدين إني وهنا العزو إيه مني واشتعل الزقت شايدا ولم أكن بدعاء ربي شخية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وبقال لهم امرأتي عاقرة وأنا بقال لها من الكبر اعتية وهذه اعتية دي وقفنا فيها أسبوع كبر اعتية فعضية دي يعني فتوانة فبدأ الكبر ضعف ثم جعل من بعد إيه؟ ضعفا إيه؟ ثم جعل من بعد إيه؟ قوة ضعفا وشيبة إزاي قول بلغت من الكبر اعتية والكبر ضعفا يبقى تاء عاتي زي دي نبدأ يعني فرعون هن فرعون لعاتم في الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يجعلون إيه علوا في الأرض ولا بقى ان ويبقى عاتي شوك ما وعدنا فيها ده على منفق قلنا الله ما معنى لعاتي والذي ما يغبنيوش غالب طب والكبر ليبقى فتوه ده بيقوم ما تخد إيدي يا دي يا دي مجلني قال لك آه تقدرت ده, ده لا اه هو ما يقدرش اي دواء يعالج الكبر يبقى على على اي افتوى وحكمه على ابدا نعم لو من الكبر يتعالج نعم ما شاء الله ما شاء الله لما جه سيدنا بقى زكريا طلب ولي من بعضه قال له ذلك ابغض من الكبر يعني يوم راع عاقل الاسباب البشريه <تصفيق> مش موجوده فبيتكلم ربنا لو طلق في القدره قال له خلاص بشرناك بغلام ومش بس كيه اسمه يحيى قال له يحيى كمان قال اه اسمه يحيى أعمنا دخل اسمه يحيى طيب ما احنا بدنا نسمى اسماء فيها فأت نسمى ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي نسمىه فض يعني عشان ينكر يطلع فض طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب وين كنت ذاك ويطلع سعيد ويطلع شعيد أمان اللي سميت وسميت دي الجواب مش في إيه الجواب في إيه ربنا يا إيه دي كده إنما إذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيا ولا ما يحياش طب حيحيا وياخد عمر جاي الناس كده ويموت قال لا ده مدام ربنا اللي سمه يحيا لازم يحيا إلى أن تكون أستاعه ولذلك تبا كلنا تنبأنا إنه لازم يموت شهيد ممات شهيد من أتل يبقى حياة شهادته اتصلت بحياة دنياه اتصلت بحياة أخرى فبرئ من الموت فالذي وهب الرحاه إلى الله يقول له ما تموت شبا انبهى جنة المأوى لذي يغشى الصدرة ما يغشى يغشاها ما يغشاها يعني يجي حاجات تغطوها كثير خلق لله بقى اللي هي الجراد الدهب واللي مش عارف سغلانة كبيرة كده والملائكة يجي هناك بتقول ما ينزلوش لحد هنا هم قاعدين فوق ولما يغشى الصدرة ما يغشى يبقى دليل على انها حاجة عظيمة ذي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم يعني بحاجة كبيرة اوحى اليه ما اوحى يعني شيء كبير اوز يبقى ما تجي الايه هنا لكسرة الايه لكسرة الشيء فعشاها ما غشها يعني شيء كبير اوز او اي, أي شيء هو شيء عجيب اللي عقول ما تخفش عنده لانه عملية الوربيني ادي يغشى صدراتها ما يغشى في اطيور بقى اشكاله والوام كده من بتاعت بقى اطيور الارض فيها حاجات عجيبة لكات صور الارض فيها حاجات عجيبه وبنعملها في فاطو ونعمل بقى دينا يبقى الصور اللي في الصنم ده ايه عليها على الشجره وجراد الذهب زي ما بيقولوا جراد الذهب بكصمعه سيدنا داوود اما قاعد على السطح كده بينبض ربنا ويتجلى واداه من الذهب بيركل من جراد ده فجلى له الله فقال يا داود ألم أغنك إيه الحكاية التي قال ولكن لاغين لي عن فضلك <تصفيق> يغشى الشدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى زاغى هي معناها راغى إلى أهله بس فرق نقطة واحد. زاغة يعني مالا ميلة خفية لا يدركه الجالسون زي ما نقول إحنا دفلان زوغ من بني زوغ يعني إيه يعني خرج من غير ما يرضو اللي هي ريسال يتسللوا منكم لوازن لوازن يعني محدش يعرفه وفي زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول فيه أقعدوا في المجلس نبصوا من نلاقيهونش نشوفهم أبنيش يقيمت نقول لهم ده لوازن لوازن دول ما زاغ البصر يعني ما, ما لها كذا ولا ما لها كذا ما لهو بصدد ما هو ب... طب وما طغ يعني ايه وما مده لغير غايته شوف الأدب في النظر نعم يعني انت كبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه ولجيته والدين يقول لها وعيالك جنته قعد وياك ماميلش كده عشان يشوف اللي موجود ماميل كده عشان يشوف اللي موجود يبقى ما زاغ يعني ماذا ما عمل غاية؟ أعد وإيك أعد وهيك. ما شفت لها ما زاغ البصر وما طغب لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلمة الكبرى لأكبر تأبيث أكبر كبيرة وكبرى كبير وأكبر يبقى جمع كبيرة كبرى وده كبير أكبر ثالثة لقد رأى من آيات ربه الكبرى هل الكبرى هذه وصف للآيات من ربه الآيات لمن نرى كبرى أو الكبرى من الآيات تبقى مرة تقول الكبرى هي كل الآيات فآيات ربه كل آيات ربنا كبيرة ولكن فيه إيه كبرى من متهراء من ايات ربه الايه واحده فهي لا اكبر الكبرى ولئن الكبرى والاكبر احنا عرفنا ان كبرى للمؤنث واكبر لمين اكبر يعني يعني في كبير اكبر مبالغه في ايه في كبير اكبر مقابله يا كبير يا صغير يا اصغر مش كده لكن كبير مقابلهه اصغر نلاحظ نحن أن من أسماء الله الحسنى الكبير فما أن أعلى منها الأكبر كيف يقولون الأكبر الكبير ولا الأكبر هذا فلئ كبير وهذا أكبر ويقولون الآن مبلغة في الكبر إيه؟ أكبر ولا كبير؟ أكبر فبليه سم نفسه الكبير ولم يسم نفسه من الأسماء الأكبر أنك لأمن ليقابل الأكبر يبقى كبير برضو هو كبير بس هذا زيت شوية إنما لم يقابل الكبير صغير فلما قل من أسمائه الكبير أي وما عداه صغير لكن أكبر فيه برضو أكبر بس فيه مهمته فيه كبير إزاي بقى الحق سبحانه وتعالى حينما, حينما قال إذا نوضي للصلاة من يوم من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيض خرجهم من عمل ولا لأه ومن كمة العمل لأن العمل ده انتاجهم بحركة والانتاج بحركة ده عايز منتج ومستهلك التجار بنسبهم إيه واسطة بين المنتج والمستهلك ابتاج له حالتين ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع لما بيشتري بيدفع فلوس يومي أربط شيئا أوض إنما لما بيبيع بيقض فلوس يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء <تصفيق> البيع ما قالش بقى تركه التجارة ولا تركه الشراء يتركه البيع هو إيه لأن في الحاجات التانية يمكن الزارع مثلا يمكن نستنى سنة ولا نروس سنة ولا بتاع إنما في البيع على طور البيع على طور فترك الأهم أهم حاجة ما قالش تركوا مصانعكم تركوا مدارسكم تركوا البيع خلاص يروحوا فين عشان تصلوا فإيه هي قضية الصلاة في الأرض يبتغوا من فضل الله. يبقى إذن أخرجهم من بيع نأمل بيع ضرورة في الحياة بين المنتي والمستهلك عشان حركة الحياة يبقى عمل أو لابش عمل وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد بس لما يذهب إلى المجلل عشانه يقابر بها أكبر من حكاية بتاعيتكم إنه برضا حكايتكم كبيرة حكايتكم إيه؟ كبير. كبيرة مأمول بها فلهذا سمى الحق سبحانه وتعالى تكبيرة الأحرام ما شاء الله كبير قال الله أكبر يعني تعالى أكبر مما في أيديكم أكبر مما تعملون أكبر من وقتكم أكبر من تجارتكم أكبر من دراساتكم اللي دي مرغوبه وهي كبيره بس انا اكبر من ده انا هعدلوكم وهديكم طاقه تعينكم عليها الله الله الله من ايات ربه القدره ثم بعد ذلك بعد هذا الكلام الجميل والعطاء الواسع بننتقل الى اللي بيعبدوا الاوثان بقى بعد ما قال الكلام الحلو ده تعالوا بقى اقرا ايت مولات ومنات الصلسه الاخرى شفتهم ايه شكلهم طب حجر على شكل واحد وصنم على شكل شجرة وصنم تاني مالوش شكل خالص يعني صنمون تمثل انسان كان بيجن يقول لاك كان بيليدت لهم العجيل ويحتلهم الإدام ويديهم ذلك كتير يعني عندنا كده وكانوا بينبسهم منه قوي لانه كان بيرايح الستات من الطحي ولم يجوا ضيوفي ويقولوا مش عارف ايه فكانوا بيحبوا الرجل دماء ولا كانش عامده سبياني تعلمه الشغلة فذيعلوا عليها اغش لما ذيعلوا عليه عملوا انتمثال عشان يذكره به وبعدين عبدوا وبعدين عمروا الشجرة اللي هي العزة اللي النبي عمر صدنا ايه خالد ان ايه, ايه؟ ان يروح يطعها ساعة مال ايه كفرانك ايه لا غفرانك ان الاله واما ربنا اهامك مش كدة ولا فانتو شفتوهم ايه خالدكو تحكموا عليه وانو رو شفوهم حاجة لما الهوى يوقع منهم تروحوا تشيلوه لما من جنبكم اساميهم وتجيبوه هنا في اوضه الذوب هم هم هم عملوهم ايه ليه عملوهم اله قال لك لأن صبيعة التجيون كتريتهم في الإنسان من يوم أن خلق الله الإنسان هناك لما أخذ الله على في عالم الزر عالم الزر يحن زر في ظهر آدم أخذ ربك من بني آدوا من ظهورين لبنيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى قلت قولوا بلى هي سأداتم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو إننا كان أهلنا أباء واتبعناهم فأموها كويس يقول لما الإنسان تتنفض عنه الشهوات تيدي إيمان الفطرة في نفسه يتحرك لكن مطلوبات الإيمان شاء صعبة يقول يتمسح في إنه يؤمن بواحد عشان يعيسه ربا ريزة الإيمان ولا مش تكلف ولا أي حاجة لا قال له اعمل دي ولا قال له اعمل دي الشمس يعبدوها لقالت لهم ايه يا العفاد ان عبدتون اعمل لكم ايه طب ما ايه يا ام قالت ايه طب بدون منهج الاله ده منه؟ لا إلا يبقى كلام كده بكله يبقى دي يا ابو ده الراحة مواجيدين من, من عالم الزر اللي اخذ من ظهر مين وذلك احنا قلنا ده من ان الحقيقة اللي يجب ان نعلمه ان كل حي الى ان توقف تقوم الساعة فيه جزيء من ادم بأن المكروب اللي أنشأني من أبوه لو كان ميز كان ينفع يبقى لديه حي يبقى حي مكروب حي واخذ عن أب حي ومكروب أب الحي واخذ عن أبيه الحي وزلسلها إلى أن يجب من آدم فكل واحد منا فيه إيه وشبهناها بالسنتمتر المكعب من مادة حمراء وحطناها في إزازه ورجناه وخدنا قطرة من الإزازة فيها من الزرة ولا ما فيها شيء طيب خدتها وحطتتها ببرميل حطتتها في البحر ورجة البحر يبقى فيها ولا لا؟ إذن كل واحد منا فينا زر فيه زرات من أدم من أدم لم يطرق عليه موت أبدا ذي اللي بتستيقص في النفس الإنزالية وإذن بيجي تيه النفس اللي هو بقى تقولوا أنت عملت كده ليه إذا يزرون أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ملاهي الأخرى متأخرة يعني بأنها مكتش لها على شكل الإنسان على شكل تأشيك على شكل حيوان وقالوا تعالوا بقى انتوا التخصف ملايكة كمان ما قالوا همش آف رأيتم الملائكة لأنهم مشافوش الملائكة وما سمعوا عنهم هو بس كان من أمتقلوا بأخا أمني بالملاكة غايبا كده وقالوا ايه هؤلاء شفاعون على الكل شفاعون عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا بربط محاكم في ربنا نقول ما نعبدهم معنى العباده ايه فبعمل عباده طاعه لل... العابد للمعبود طب قالوا لكم ايه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم قال لكم ايه ما ادكمش حاجه يبقى كلمه ما نعبدهم مش نفع. لو كنتم ما نقرب لهم الا ليقربونا الله فالفايده ما نعبدهم كده مش... طب تعالوا الملائكه بقى هتاخد الملائكه مني طيب إذا قلت خدت الملائكة إنتوا بتسلوهم الذين هم عباد الرحمن إناساً أشهدوا خلقهم؟ إنتوا عارفين خلقوا ناساً ده الملائكة لا إناس ولا ذكور ده خلق آخر كان كويس؟ وبعد ناس خدتها من الملائكة نفاة التأميس طيب لما خدت الملائكة وأنا حقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم فَبِيَا مَنْ عَبَدْتُمْ عِيسَى يَا مَنْ عَبَدْتُمْ عُزَيْر يَا مَنْ عَبَدْتُمْ الْمَلَائِكَةِ اقرأ الآية ثانية إنكم وما تعبدون من دون الله حسبوا فيها يبقى المعبدون إيه اللي ينزمهم لو خد الحجر يبقى زي بعضه الحجر سيبقى وقودوها الناس والحجارة يبقوا حاجة من دون الله إنما زي بقى عيسى اللي عبد والعزير ازاي انقل لوحه لو فطمت الى التعبير لما احتجت الى هذا مال شيء انكم ومن تعبدون لكم الوه ما تعبدون وما لا تطلق الا العاقل يبقى لا, لا عيس رايح ولا عجر رايح ولا ملائكه ولا الملائكه رايح ما ومنات الثالثه الاخرى وما تنسوا مثل الملك تلك إذن قسمته بقى الخالق اللي خلق, خلق ذكور وإناس أنتوا بتعتبروا الإناس أدنى من الذكور حنسلم لكم جدًا أنهم من الذكور ثم لما تأخذوا المسألة تأخذوا الأدنى وتأخذوا الزكور وتسيموا ربنا الإناس فأنتوا اللي خلقتوا ياك عشان تتمكنوا تأخذوا اللي على كيفك تربنا لخالق كانوا لخالق دا سيب له الأفضل فنظرك يعني أفضل وإن كان لا أفضل ودا دا أفضل ألكم الزكر ولا هدو تلك إذن قسمة ضيزة قسمة جائرة لو كنتم منصفين كنت, من كنت تنيت للخلق الزكر ونتو خلت لئي؟ للأمسة ولذلك هناك في سخشة سيدنا ماريب حينما قالت أن أم ماريب جاءت عمراء قالت إيه؟ وهبت لك ما في بطني محررا لإيه محررا لخدمة البيت لا يشتغل بعمل آخر قال إنه يقوم يقدم البيت بش وضعتوها أنسة لكن بعد ما وضعته وضعتها أنسة يبقى ما ينفعش الآن زكرة يقول لي يبقى في الحربي زكرة ويبقاش أنسة عشان من يمسحتي وتروحنا فتحسرت قالت ربي مش حقدر أوف النجل الآن من وضعتها أنسة وقالت الذكر والجهل مش جهنش. لان الانثى ما تخدمش والذكر ياخد ده كان كلام من كلامه قالوا ولكن ذلك من كلام الله اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الذكر اللي انتوا تظنوه مش هيبلغ منزله بتاعتك دي ده هياخد منزله ايه والانثى هتاخد في العالم لم تاخذها امراه في حياتك نعم يبقى وليس الذكر الذي طلبته كالانثى الذي وهبتها بل الأنثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها لأن لها حجاية ما تتعددش في امرأة أبدا ولكن المعاصد قد تتعدد في الناس ولذلك لما ربنا في صورة التحاريم إن شاء الله أن يوصل له لما ربنا بيطرد إن الإنسان له في العقائد حرياته شخصية محدد الشير غير موحد على عقيدة كل واحد من شاء فدوئنا من شاء فلوقنا. وطالب الله ايه, إيه؟ وضرب الله ما شاء للذين كفلوا امراه لوح وامراه لوح امراه لوح اللي هي مين طب ما كان كثير. ما قالناش مين هي الناس بس يكفل لهم راث نبي فخانته هما وهي ما بصون ما قدرش يبقى المراه لها حريه اعتقاد ولا لا شوف كرامه المراه ولما جيه درد بصل من الذين أمانوا من وقت فرعون فرعوني للدعاء الألوهية ما يقدرش يهد من رضا ويخلهم وياهم ما قللناش عليها النبي قال علاءة اسمها أسو إنما ما قللناش عليها ما قللناش عليها لأنه بدي يدي إن أي حد ما يقدرش يهدي حد لا أحقير لكن عندما جاء ستنا مريم ما قالش وامريم قال مش بس وامريم باسمه ابنس عمران <تصفيق> لأنها لا تتكرر ولذلك الذين يقولون أن في قصة القرآن إبهام وكان يجب أن القرآن يوضحها أو المفسرين يوضحوها جويه بحق فذكروا الخصة دي وذكروا قصة الفتيان بتوع أهل الكاف إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قرية القرآن قال لهم مين وقعدوا يرحشوا كانوا في أي دولة أدن يعني في أي زمان طب وكانوا في أي مكان وكانوا عبدهم مثلا علم لا ينفق فربنا لما يشخص الحاجة تبقى ما تتكررش مع غيره وربنا عايز يجعل الفتية اللي ربط ربنا على قلوبه وقاموا ويقفلوا الظلم والإلحاد وبتاوى عملوا العمل وتعبوا الدين على تنقضي أي فتية في أي زمان أي فتية في أي مكان بأي عدد بأي صورة ينفع ذلك إنما لو شخصوا مؤدى محمد وأي جلو يتكرروا بأشخاص ما <تصفيق> شاء الله ما شاء الله تلك, <تلك, <تلك, <تلك إذن قسمته ديزة ولما شوف ديزة دي في اللغة تقول لك دونها أب... أ... يعني أعجب من اللغة في عجيب أو ديزة ما تكررش لأن القسم عجيب فجاب لها لفظة عجيب أيضا إن هي إلا أسماء أسماء حططها عليهم كذا وعملتهم آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله, من انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وان الظن الا ظن وما تهوى الانف ظلل في الظن الثانيه الا ظن وما تهواه الانف ثم ظلوا يتبعون ما حقائق ملوش علاقه ليه لان الاسم الاله الاله محمد صلى الله عليه وسلم ما يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد بس نسميه مقدم النوم الحرب لا نجيه نسميه ولد إنما الحامله موجودة يبقى لازم يوجد الإيه المسمى وبعدين يوجد الإسم فلما نجيب حاجة مسمى إسمه ملوش مسمى يبقى ما يدفعش يبقى لازم الإسم يطبق على إيه؟ على مسمى نعم وإلى لقاء الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وأحب قبل أن أتكلم في هذا الموضوع أن أنهي مسألة كسر في الكلام واختلفت فيها الآراء وأصبح الذين يستمعون إلى القرآن بتفسير هؤلاء وهؤلاء في حيرة مما يعتقدون وأقول أولا أن المسألة هذه لا تدر في أصل العقيدة لأنها لا تأتي بشيء جديد أبدا إلا أن نعرف منزلة محمد من ربه وأما الأمور كلها فسواء عند الناس علموها أو لم يعلموها والذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يصل به إلى مرتبة أنه رآ ربه وآه إلى آخره والذين يحاولون أن لا يدخل الناس في متاهات الشك يحاولون أن يخففوا هذه المسألة فنحن نريد أن نبسط الأمر تبسيطا يوسر لهؤلاء ولهؤلاء لأني أعتقد أن علماء يختلفون مع بعضهم لا يمكن أن يكون إلا لكل واحد منهم وجهة وهذه هي تعزيز الدين في ذاته فإذا نظرنا إلى الوحي نقول أن الوحي إعلام بخفاء وقد علم الله في أول الصورة أن اللي بيدي جبريل إن هو إلا وحي وموحى أعلمه شديد القوى زمن الله تستوى ودى الوحي لله الذي يجعلنا نفهم بعد ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى ما لازم يكون حاجة تانية وكونوا يبهم الموحى به فأوحى إلى عبده طب الجبريل لما بيوحي حاجة بنعرفه إنما هو أقول فأوحى إلى عبده ما أوحى إبهام ومعنى الإبهام النهودية تبهمه لأنه شيء كثير فوق الحص أو لأنه شيء غريب شوي أوحى إليهما أوحى يعني زي ما يزقول من اليم ما غشيهم يعني شيء ما يمكنش لغليه الحص يبقى لازم نترق بين الآية الأولى من هو إلا وحي يعلمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبين الآية دي لازم نفهم ان في حكسين اثنين وقال له فما الضروبته الى هذه الرحلة الطويلة من الارض الى السماء ماذا ما, ما جبينه يوحي في الارض يبقى ايه المسألة جاية ليه يبقى لازم لها عفاء ثاني بس عفاء مغلف معنى مغلف يعني عشان ما امتحنش العقول كلها يبقى اللي في عنده صفاء يقدر يلقط اللي يلقط واللي ما عندهش ما فيش فتنة يبقى الحق سبحانه وتعالى يخاطب جمهرة الناس من, من, من اكتفى بالفرائض ومن اوغلى في النوافل ومن اللي خد منزلة ثانية كل واحد يبقى له ايه يبقى له اعطاء لازم فيه وحيين غير وحيين لان دي قال على زوم الرتم فاستوى اللي هو جبريه هو في الارض وفي السم خلاء وبدل ايه, ايه ايه اوحى الى عبدهما اوحى يبقى منه هو بقى ما فيش جبريه الهينة وما أوحى دي, دي على أنها حدث كتير أوي أوي أوي أو أو. لكن ده هو أوحى, أوحى له الصلاة كده في دي أوحى له الصلاة طيب أعرفناها دي إنما هل هي كل ما أوحى ولا لا لأنه لما يجي النبي أقول أن ربنا أعطاني ثلاثة أوهية مش ضرب على صدق كده حتى أحسست برض أمام ليه إيش هذا وبعدين أوحى إلي ثلاثة أوهية وعاء أمرني بتبليغ إليه الصلاة <تصفيق> ووعاء خيارني فيه اللي تلاقي عنده استقبال صح حالة استقبال صح قول له قول له ما تلاقيش عنه ما تقولهش ووعاء عنه لأن ما أعطاه الله لمحمد فوق مدارك البشر جميعا ولذا سيدنا, سيدنا أبو غبيرة لما سيدنا عمر رأى بيقول بيرو قوي على النبي هو عمر كان بشكك فيه ده عمر بيعلمنا احنا الرد فبقول يا ابو هريرة انت كل حاجة ابو هريرة بقول انت ايه بتاعتك دي عشان يسمع جواب ابو هريرة قال له كلكم كان يذهبه للصفق للأسواق والتجارة وأنا لازمت رسول الله على شبع بطني فلازم يبقى رواية عنه أكثر عمر عايز ديا تفضل في التاريخ عمر عايز ايه ديا تفضل في التاريخ رد زي ما جاء عند الحجر أنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رسول رأيت رسول يبقى بده الفتنة إلى أن العمل العبادي مش بنعمل العمل لذاته ولكن نعمل العمل ثقة للآمر فيه ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك لكن سيدنا الفت بقى على سيدنا علي يقول له أمير المؤمنين بنوا بنوا بقى يقول له أنا أعرف أنه يضر وينفع ألا يسا يشهد لصاحبه يوم القيامة أنه يبقى دي من, من الأشياء اللي هي اللي متدكنة والشيء النفيسه كل ما تكون عندك شيء نفيس قوي تغلفه في كم ظرف عندك حاجة نفيس قوي في قطك الخاصة مش في قطك الخاصة تخط في الدولاب خاص وتخط الدولاب خاص في خزنة والخزنة فيها بتعبوا كتير في دولاب ولو القفل جوه الخزن كل ما الشيء كان نفيس تعمل ايه تقول تغلفه مصروف متعدد او متعدد فاذا كانت المساله الله العمليه العظيمه دي لازم نغلفها في هذه الاساليب ما يتبعش كده يعني اذا الحق سبحانه وتعالى نريد أن ننتهي من اداء وايضا نقرا في تقول افتمارونه على ما يرى هل الوحي من ما يرى ولا من ما يصبح يسمع <تصفيق> الوحي من ما يسمع يبقى لازم في حاجه ثانيه غير السماع وهي الرؤيه فبالرؤية الناس اللي بقول لها تدركه الأبصار قال لك لها تدركه الأبصار فحدد مدركا ممنوعا وهو البصر إنما أنت في عاجات تانية يا أخي ولذلك قال لك النبي عليه الصلاة إن عكس بصري في بصيرتي فرأيتم من ليس كبس لي يبقى لازم نعرف نعرف إن المسألة دي تغليف النفس عمر ضروري ثانية ان المسألة اللي حصلت ما كانتش فيه سماع واحد ده في رؤيك والرؤية فتوارناه على ما يرى ايه اللي انتو انت بتروه على ايه ده قد رأى ده لا شوف اكتر من اللي انتو فيه ما لو قلناكم على اللي شوفه قلتو ايه أفت مارونه على وهذا قد رأى من آيات ربه الكبرى إذن فيجب أن ننهي المسألة الخلافية ولا نفتهم أحدا ممن قال بهذا الرأي ولا ممن قام بهذا الرأي فالذي يقول يريد أن يعلئ البروية يريد أن يعلئ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل لنحلته من الأرض إلى السماء فائدة وإلا فطلع السماء من لئة والتاني مش عايز يثوي العقول وهذا لكن له طيب تعال انت بتقول له ذكو الأبشار طيب ما هو على الجبل ما تجلىش هو لما موسى قال له آرني قال له لن تراني مش إلا أن أرى انت لن تراني انت مخلوق على هيا ما تشوفنيش بيه. ولذلك تجلى للجبل طيب ما هو للجبل يبع ايزا فيه فرق بين أرائي مش مصنع عندوش استعداد يشوف لكن محمد في المعراج و له ملكيه تغط على بشريته عشان يطلع لفوق فمن فمنع ان برضه دي تكون منها برضه دي تكون بتكون ويعني وذلك الخلاف في هذه ايه في هذه المساله <تصفيق> ما شاء الله الله اكبر ارفعوا ايتم اللثه والعزه انتوا ما شفتوش اللثه والعزه شوفوهم والنبي روحوا شوفوهم كده الشويه الاصنام اللي معمولين بيعدلوهم وبيرمموهم وبيحطوهم في أماكن نحطوه وبينظفوهم أرأيت معبوداً معبود العابد بيخدمه <تصفيق> بقى ده المعبود ده العابد ما المعبود هو اللي بيخدم العابد ده بيخدم الايه انتو زي ما تقول فلان داعا ما شفتش فلان شفتش فلان وفلان لا اخر ايوة مهنات الثالثة الاخرى واخرى مهنات الثالثة يعني بيهزقهم شفوهم إنتم عشان لما تشوفوهم تستنكروا أن يتوجع إله إنسانهم بالعباد فرأيتم اللاتة والعزة وشفت ومنات الأخرى وشفت فلان الآخر اللي عمل فتوه يعني بيحقق هذه المسائل بنغر الرأي مش بكلام يعني من عندنا طيب ما الإهد يا رب بدي يقدلنا قصتهم فرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى فهي بس انت إيه انتو عملتو إيه لهم لما عبدوا مجعلوا الأصنام قالها وجعل الملكة قالها ناخد بند من النقلة دي فبالملكة عملهم بنات مين لهم انهم بنات أشاهدوا خلقهم <تصفيق> عرفوا الحكاة دي هدي أول إيه وقالوا انهم بناتك معقول طيب كلب وإيه تاني قالوا عبدوهم يبقى دي غلطة تاني طب والأصناه هم اللي عملوا هم وبعدين إيه زي عمر قولك كنا نعمل الصنم من ولما نجوع نوم ناكل والنهاردة ناكل الدراع دا والنهاردة ناكل الدراع دا والنهاردة ناكل بتأخرى يا, يا شيء دي بقى المسألة بقى مسخرى يعني فقلت مسخرى دي أفرأيتم الله تعالى العزة ومنات على الثالثة الأخرى بعدين جئني الملايكة لكم الزكر ولو الأنسى طب لما عندهم خدتم الملايكة بتعملهم إيه ناس ليه هشاهدوا خلقهم طيب أدوح طب عملتهم إناس هذه غلطة وبعدهم بتعبدوهم كمان تعبدوا الملايكة اللي هم عبادهم مكرمون لا يسبق هناه بالقول وهم بأمره إيه يف... يعني يعني يفعلون